بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب هدى وذكرى لاولي ا ل أ ل ب ا ب و أ و د ع ه من البدائع ع ج ب العجاب وجعله حاليا ب ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة وكمال ا ل ش ر ع ة وفصل الخطاب ونصبه آ ي ت ه ا ل ب ا ق ي ة على امتداد ا ل أ ح ق ا ب وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يشترى ا ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب فقال جل وعلا في كتابه المجيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق أ و لم ي ك ف ي بربك أ ن ه على كل شيء شهيد و ص ل ا ة ربي وسلامه على من ت ل ق الوحي من ربه ق ر آ ن ا وتنزل بين يديه فرقانا ودون ب إ ذ ن ه و أ م ر ه كتابا وديوانا وقام بين يديه أ و أ ق ا م صرحه سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه و س ع د ة الدنيا ب أ ن و ا ر شروقه فجزاه الله عنا خير الجزاء وجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه ا ل و ا ر د ي ن عليه آ م ي ن آ م ي ن وبعد فضمن محور الترتيل الذي ه و ت ا ن ي محاور أ و معاقد ش ج ر ة علوم ا ل ق ر آ ن على ما وضعنا لكم ترسيمتها ل س ي ستوافيكم ان شاء الله في ب د ا ي ة ا ل أ س ب و ع ا ل ث ا ن ي بعد محور التنزيل يجيء محور ا ل ت ر س ي ل فرعا أ و محورا او معقدا المحاور ب ع ة الفرع الاول نظم المتلو ي والثاني صور جمعه و ا ل ث ا ل ث ة قراءاته وقراءه والرابعه ا ل م ؤ د ا ئ ه وقد مضى معنا ا ل م ت ه س ر بخصوص الفرعين ا ل أ و ل ي ن فرع نظم المتلو وفرع صور جمعه وأذكر بالأخير لنبني عليه ما بقي على وجه التيسير إ ن شاء الله تبارك و ت ع فنقول مضى معنا أ ن ا ل ق ر آ ن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صدور, في صدور الصحابه ة فما مات النبي حتى والقرآن مجموع على نظم في صدوره وتألق في فيما صدوره الصحابة ورد القرآن وتألق الجمع قال النبي صلى هذا جمع من منهم يعني أ و ل ا ء ت أ ل ق و ا ابتداءه ولكنه ع ب أ ي ض ا كما جمع في الصدر جمع في الصطر ولكن كتب جميعه ولم يجمع مكتوبه في زمن النبي وفرق وبين المكتوب الجواب في القرآن بين كتابة الجميع وبين جمع المكتوب القرآن الكتب في زمن النبي الجميع صحيح زمن كله جمع ولكن هل جمع مكتوبا لم يجمع لم يجمعي ا ل ق ر آ ن في مجلده ع الصحيح في ح ي ا ة احبتي كتب جميعه لكن مفرقا على مواد م خ ت ل ف ة ب أ ق ل ا م ك ت ب ت مختلفه كتبات على اللخاف و س ع ف النخل والرقاع وما تيسر مما يكتب عليه ولكنه كان تحت إ ش ر ا ف النبي فكان له كتاب من الوحي معروفون ومعدودون ومعلومون يدعوهم متى ما تنزل نجم من آي ايه ل ل ك اكتب ت ا هذا بجوار هذا ب وهذه آ ة بجوار ذ ه ولم يكتب الكتاب ق فرقانيته على القرآن ر آ ن نظم يعني النجوم المتنزلة على على يجمع لم ل م في أبدا ا و ب على م تنزل ن عليه ولم ل يؤمر ا ي عليه صلى الله وسلم وجاء زمن ا ل ص د ق وظهرت ا ل ح ا ج ة إ ل ى أ ن يجمع في مكتوب واحد المكتوبات ا ل م ت ف ر ق ة يضم بعضها إ ل ى بعض وتجمع في كتاب لباعه الاحتياط وذلك بعد م و ق ع ة ا ل ي م ا م ة واستحرار القتل بالقراء حيث ذكر في بعض الرواية أنه نيف على قتيل ذكر فكان القراء بعض السبع على استدعى مئة أنه أن من وسيدنا أ ب و ك الصديق ب إ ش ا ر ة من عمر زيد بن ثابت وبينا لكم لمعين ا دون غيره سواء في الجمع ا ل أ و ل أ و في الجمع الثاني في عادة لانه خ ل ف ة للنورين عثمان رضي ا ل ل عنه لأنه كان من كتاب الوحي أ وكان ل ا و ممن وهذه مزياء لم تكل لكثير ممن كان معه في نفس من لكثير في كان الطبقة الصحابة تكن وتدليل وهو ت التمييز د ل ل ي أ ن ه سمع ا ل ق ر آ ن من النبي بعد ا ل ع ر ض ة ا ل أ خ ي ر ة أ ي بعد رمضان الذي عرض جبريل النبي فيه مرتين وتعلمون أ ن ا ل ع ر ض ة ا ل أ خ ي ر ة كان عليها استقرار وضع ا ل ق ر آ ن في نظمه وكمه وصنوف أ د ا ئ ه ثم زادوا في التوثيق قالوا إ ن ن ا لا نتهمك وكنت تكتب الوحي ر س و ل الله فتتبعه في المكتوبات ا ل م خ ت ل ف ة فماذا كان ص ن ي ع ه في هذا الجمع أ ن جمعه في موضع واحد في م ا د ة و ا ح د ة أ ي صانعه أ ن ا س ت و ت ق للمحفوظ بالمكتوب ووحد م ا د ة ا ل ك ت ا ب ة المكتوب عليها فجعلها ورقا ولم تبقى مواد م خ ت ل ف ة من عظام ومن رقاع وكان الكاتب واحد ب د أ كتابا مختلفا له امتيازه وكان من منهجه كما سبق أ ن يشهد شاهدين على كل مكتوب وصل إليه يقول ل ه اليه من معك يشهد ك ولم ك ن ن يعتمد على ع ما د بحفظه وإلا لا أحيل ابتداء على أن يكتب أحيل حفظه هم هذا وإلا يريدون لا على لا أن من ولكن حين كتب هذا الجمال جمح في صحف لا في مصحف ا لم يترتب صوره و إ ن رتبت ايه خ ل الصور آ و داخل الصور رتبت لكن صوره فيما بينها لم ترتب لم تدعو الحاجة إلى أن يعتمد المكتوب يعتمد تدعو أن فظلت هذه الصحف ك أ ن ه ا ملف مضموم بعضه إ ل ى بعض في بيت الصديق إ ل ى أ ن أسلم ل ا ر ومن ح لباريها و بعد ي ج ي ا ل خ ل ي ف ة عمر فيبقى عنده ولا د ا ع ي ة ل أ ن ا ل ق ر آ ن ينقل بالتواتر و ح ف ا ة ا ل ص ح ا ب ة ومن ي أ خ ذ عنهم من مثلهم أ و من, من دونهم ق ط ر إ ل ى أ ن دعت ا ل ح ا ج ة في عزيز عثمان رضي الله عنه فدعا إ ل ى إ ع ا د ة ا ل ك ت ا ب ة وماذا اعتمد اعتمد منهجا لا يمكن أ ب د ا ا ل و ا ح د ح ي ن يراه إ ل ا أ ن يقول رحم الله وهو من أعظم الناس أعظم أجراً في استحضر ل ل ل ه وهو عثمان أعظم من ا ا ن اللي أجراً المصحف ا منقل أعظمهم في س ن س خ ة حفصه ة ذ ه هي اللي الصحف و استدعى نفس الكاتب الذي هو زيد ليجعله رئيسا ل ل ج ن ة ت ل ا ث ي ه و رابعه من قراشيين م ه ا ر ا ت في الكتابه و الحفظ فضلا ً عن ا ل ع د ا ل ة وهم مشهورون بذلك ه سعيد بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث عبد ا ل ك ن هذا المسؤول هو ان ي ك ت ت ب صحف ن س خ ت في م ص ح ف ثم ف ي م ص ا ح ف بعدد ا ل أ م ص س ؤ و ل ي ه ومسؤوليه ص ح ف م ومسؤوليه و م س ف و ل ي ه و م س ؤ ا ل ف الإمام أ ي ه ومسؤوليه لان الغرض من, من كتابته هو نصبه للاقتداء عند الاختلاف وكان الغرض هو حسم م ا د ة الشغب الذي سببه التوسع في ر خ ص ة ا ل ق ر ا ء ة بالاحروف وتعدد اللغات رخصة أقرأني القرآن على حرف فقرأوا تيصر تنتهي كلهن استزدته سباح كاف على إلى حتى شاف ما إ ذ ا كانت هذه ر خ ص ة وكان المنقول بها انتهى إ ل ى كل بما انتهى إ ل ي ه مما تصح الروايه به لكن توسع الناس بعد أ ن توسعت ر ق ع ة ا ل إ س ل ا م خف, خف الضبط بدخول ا ل ع ج م ة خف التدين بدخول من لم يتسرب الدين كاملا ف ب د أ ت صور الزيغ تدخل وارتدت ا ل ر خ ص ة التي كانت للتيسير على الأصل لتنقضه الخلاف في أصبع وفي اصل ل أ الذي ا ل هو كتابه فذلك حديفة يختلفوا ليقول للعثمان الناس اختلفت ل أدريك كما جاء وأدريبيجان مشرعا أرمينيا ا ي من تخوم أن و وما د صار فاستنفر ي أصل ك ت ب ه ف ا للكتاب ووزعت وكتب ك ت ب المصاحف و على ا ل أ م ص ا ر و ب ع ت مع كل كتاب أ ح د ا ل ص ح ا ب ة المقرئون الصحابة بقيت المصاحف منصوبة وكان ب ة و هذه المصاحف أ ص ل لوضع ما يسمى بشرط اعتبار القراءه ة ذ هذا ه مغيبه المصاحف القرآن الشرطوفين متواترا باليقين نعلم على يقول نحن حتى أن يكون قرآن يقطع ل أ ن ه ت و ا ت ر من طرائق إ ف ا د ة العلم شيء ا ذ قيل اليك تواترا من هذا وهذا وهذا وتعدد طرق بحيث لا يمكن أ ن ت د ف ع ه عنك العلم فقط هو فرع من بعض, بعض من صور ما يفيده التواتر هو لا يقبل النقيض فكيف التواتر الكامل إ ذ ا كان شرط التواتر كافيا في الباب وبقي فعلا ولكن زيد عليه شرط م و ا ف ق ة هذه المصاحف هذه الموافقة التي م و ا ا ف ق ة ل دخل عليها قيد الاحتمال ولو احتمالا هذا جيهة جيهة باب التسيق المصاحف كانت الكمة والنظم على احتمال تقدير الهيئة والكيفية الأداء من محصورة من ومفتوحة من محصورة ومفتوحة فممكن ولكن ننفذ على تقدير في في وانظر الى العظام كيف ننشرها قَلَهُ مَدَنِيًا كيف ننشرها القضيه فيه ف ي ذ فيه فيه واذا قيل انشزوا فانشزوا انشزوا فانشزوا ل ا ن ه ي ات ولكن الرسم واحد ل أ ن ه ا جردت من ا ل ن ق ط اذا المدى ا ف ع ل كممت ونظمت وجردت لا ت ى تعمل لانه بحسب الباعث والمقصد حصل التوظيف والاشتغال على نحو ي خ د م الغرض لما كان الغرض موجود ا ل ت ح و ط جمعاه و ووضعاه في ملف لكن حين اختلف الباعث اختلف الاشتغال بقيت إ ذ ن م ف ت و ح ة على الهيئات ا ل ر ي ق القائل وضم شرط ثالث وهو م و ا ف ق ة ا ل ع ر ب ي ة ولو بوجه من إ ي ن جاء هذا قال إ ن هذا الشرط مؤصل في الكتاب نفسه إ ن أ ن ز ل ن ا ه ق ر آ ن ا عربيا معنى هذا أ ع ر ض و ا ما يجاء به من اين على لغتكم ف ل و ج د ت م ه ف ش ك و ا في أ ن ه إ ذ ا لم يكن له ولا بوجه قبول من, من عربي فلا يمكن ابدا بحيث ا ل ل غ ة وخصوصا ا ل ق ر ا ن شرط أ ن تكون عربيته م ب ي ن ة بلسان عربي ومن ثم ا ش ر ي ت ه ن يكون على ا ل أ ق ل فصيحا ولم ش ت ر ي ا ل أ ف ص ا ح ي ة لماذا ل أ ن هذا الترتيب في ا ل ف ص ا ح ة و ا ل أ ف ص ا ح ي ة قد يخضع لمعايير ق ا د م ن س ب ي ة يختلف من واحد إ ل ى آ خ ر ف لذلك على ا ل أ ق ل أ ن يدخل حد الفصاحه ة اللي ي ا ل ع ر ب ي ة المبينه ة لنادي ا إن شاء الله إن شروط للحد ا ل أ د ن ى من قبول ا ل ق ر ا ء ة ليظل شرط التواتر غنيا عن الشرطين ل أ ن ه ت ب ت أ ن القراءه اذا تواترت لا تحوجك للشرطين لا م و ا ف ق ة عربيه ة لماذا؟ ن ا فيها لماذا يتبت أن ق ر ء ة مخالفة للعربية متواترات مصادمة لم ولا علي الصحابة عليه كيف؟ أجمع سيؤدي لأنه إلى افتراض المستحيل افتراض وهو أ ن الذين اجمعوا على المصاحف و ك س ب ه ا إ م ا نسوا و م ا تعمدوا ا ل إ س ق ا ط وهذا يسير اي م ك ن ت س ل ي م ولم ه بها أبداً ي ي ج ء ما يشاهد لا ه ذ أو يمكن خ ا ل ف ه ان أول مع علم ي ع ل م الترسيل و إ ن ك ا ن س به ق ا ع ل ي هو علم م ط ابدا رسم المصحف الشريف فكان القراء الذين انتصبوا ل ل إ ق ر ا ء وشهد بعدالتهم وجلالتهم و ص ح ة أ س ا ن د ه م و س ل ا م ة مخرجها ومدخلها وطبقتها من م ط ا ع ي ن هؤلاء كانوا يصورون مرسوم المصاحف في خاص الرسمي وكانوا يزودون به التلاميذ الذين ي ق ر أ و ن عليه سيدنا نافع أ ب و ر ؤ ي المدني الذي تتلمذ عليه ورش و ق ا ل و ن وهو تتلمذ على ابي جعفر و ز ع ف ر تتلمذ على زيد بن أني على أ ب ي و ز ي د الصحابه و ا ل س ل س ل ة ق ر ي ب ة هذا أ خ ذ عنه أ ح د ا ل م غ ا ر ب ة ونقل القراءه الى ا ل ض ف ة ا ل أ خ ر ى اسمه غاز بن قيس وهو رواية تورش الذي ادخل إلى ل عن نافع ق ر ا ل م غ غاز ر قرأ ب بن ي القيس على نافع ومع أ خ ذ ه ا ل ق ر ا ء ة أ خ ذ عنه مرسوم هجاء مصحف ا ل م د ي ن ة ونفسه ب ا ل ن س ب ة لمصحف مكه لمن قرا المجال وهكذا كان ت أ خ ذ هذه مع هذه اسمه هجاء ا ل س ن ة أ ق د م أ ث ر في رسم ا ل م ص ح ف ولكنه ل ل أ س ف مفتقد ولكن ب ق ي ة ب ق ي ة منه في ر و ا ي ة الداني و أ خ ذ ه منه أ ن ه من مصادر المقنع في مصحف المصحف المصحف يعني ما سنه حين رسموا ولم يكونوا يكتبون علم السنة بالسنة الصحابة ولم المصحف كلها ما رسموا هجاء سنه خاص الرسم وهذا سنقف عنده إن شاء الله في مبحث الرسمي في محطه ة التدوين إن شاء ا ل ل إن جل التدوين ه فيه ا ق ع ت هذه ا ل أ الثلاثة من بعد ه بقية م م ت ض ة جهلية كاملة ولكن ولم عود وظهرت لم إلا قليلا طالب القيسي الرابعة من قبل مك بن قرن من مع تشهر تظهر تأخرت ظهرت في أبي في ك ت ا ب ا ت بعض المصنفين وكان اللمح إ ل ي ه ا في كتابه أ ب ي عبيد القاسم بن سلام أ و ل من صنف في القراءه ا والجماعه ز ا ئ ر ر ح ه ل ل القرن الثامن ل ه في ا ا و ت س فاستقر استقرارا كليا س ر ي و م ا ما في فكل وفق طيبته ويقول نحوي مطلع وجه وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إ س ن ا د ا هو ا ل ق ر آ ن فهذه ث ل ا ث ة اركان وحيثما يختل شرط أ ث ب ي ت شذوذه لو أ ن ه في السبعه وسيجيون إن شاء ا ل ل تفصيل في اذا انتقلنا ا إ ل ى الفرع القريب الذي وفره ا ل ق ر ا ء ا ت سنجد مباحثه ترجع إ ل ى افنان ثلاثه أ و ا ر ب ع القراءات ه ل ل ن ا حد و ت ن ه ل ا ه ا ك من يكون ه ا ك من ي و ه ن ا من ي و ه ن ا من ي و ه ا ك من ي و ن ا ك م يكون ا ك م ي ك و ه ا ك م ي ه ا ك من ي و ن ه ا ل من يكون هناك من يكون هناك من ه ا ك من ا ك من ي ن ا ك من ي ن ا ك من ا ك و ا ك من ي و ن هناك من ي ن هناك من ي ك هناك من ي ك ا ك من ي و ن ه ا ك من يكون ه ا يكون ه ا ي و ن ه ا ي و ن ه ا ك م و ن هناك م هناك من ه ا ك من ك و ه ا ك م ي ك و ه ا ك من ي ا ل من ي ا ك من ي ه ا م ه ا ك من ي ك ا ل م ه ا من ه ا ي ك ي ر و ل ك ن ا ل ك ا ت ب ح ي ن ي خ ت ص ر و ا ل ا خ ت ص ا ر ف ن ا خ ت ص ا ر اعتصار لا بد حتى ت أ خ ذ المفيد واترك المفيد, المفيد في الحين المركز ا ل أ س ا س ي المهم ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ك وبحسب الزمان وبحسب المقصد وبحسب إن انت الاختصار يكون بحسب ا ا ل م ق ص دائما ا ا خ ت ص ر د له ص و ر ة و ا ح د ة وجنون واحد القراءات جمع ق ر ا ء ة ليس ل ل ق ر آ ن قراءه و ا ا ل ق ر ا ء ة في, في تعريفه الاصطلاح عندهم علم تأتي ننتصر علما ب ك ي ف ي ة أ د ا ء ك ل م ا ل ق ر آ ن واختلافها مع زول ناقله ويوجد في موجد المقرئين علم ب ك ي ف ي ة ا ل أ د ا ء واختلاف ك ل م ا ل ق ر آ ن مع العزو للنقل مع زول للنقل إ ذ ن هي تعتمد ث ل ا ث ة أ م و ر معناها ماهيه ا ل ق ر ا ء ة ترجع لهذه ا ل ع ن ص ر تسقط أ ح د ه ا لم تبق قراءه اولها الخلاف ا ل أ د ا ئ ي فهي علم الخلاف لا علم الوفاق كعلم الفقه حيث ان العلم من علوم مش الخلاف ليس الخلاف المجبول الخلاف الذي أ ر ي د منه أ ن يكون مظهرا ل ل ش ع ة ومظهرا للنماء ومظهرا للتراء ومظهرا ل خ ل ا ف ا ل أ د ا ئ ي والخلاف الكلمي المسمى بخلاف الفرش وتحقيق ا ل ن س ب ة أ ي ن س ب ة كل من الخلاف ا ل أ د ا ئ ي والخلاف الكلمي للقارئ به فمن حصل هذه في كل قراءه حصل تلك ا ل ق ر ا ء ة فمن ضبط مثلا الخلاف ا ل أ د ا ئ ي في أ ص و ل ه عن نافع والخلاف الكلمي المتعلق بالحروف ي ا ل م ف ر و ش ة في, في مواطنها من صور ا ل ق ر آ ن وحقق نسبتها إ ل ى نافع عن طريق ا ل إ س ن ا د وطريق المشيخة لهذا عنده علم قراءة وفي يقرأ ع نافع ل ا بقراءة بشرطها وهكذا ف سائر القراءه ا ع ط ك م أ م ث ل ا لخلاف الادائي والخلاف ا ل ك ل م ي الفرشي قل م ث ل الفرشي نافع م ث ا ا ن ع عن نافع لأنه ا ل تبدأ ت د ق ق ا ت من متفقا رواية يقرا ملك يوم الدين بالقصر نترك الآن من لنمسك المسألة معه م ويقرا ا الصراط في ا ل ف ا ت ح ة كما في غيرها من آ ي ه ا ل ق ر آ ن بالصلاه ا ا ذ الخالصه ا م أ أ و ل ك ي م ا هذا خلاف فرش فرشي هذا مفروج في الفاسحه ه ذ ا مفروج في الصراط ومطرد في غيرها والاضطراد قد يكون احيانا ا ح ت ى ف ي ا ل ف ر ص ويسمى ذ ب ا ل أ ح ك ا م ا ل م ن ف ر د ة ع ل ى التعريف ا ل أ غ ل ب ي وقت الطرد الخلاف ا ل أ د ا ئ ي إذ التقى همزتاني فنافع تانية إدخال قالون كلمة بتسهيل أو بدل من من ومن فعن يغير غير ورش أو من غير إ د خ ا ل ا ق ا ل و ن بتسهيل م ع ا ل إ د خ ا ل ولا إ ب د ل للقلب هذا خلاف أ د ا ئ ي والفرق أ ن الخلاف ا ل أ د ا ئ ي على تعدده لا تختلف ا ل ك ل م ة باختلافه في ذ ل ك لا يقال في اختلاف تغاير ي ر ق ل كلمة ه إن الذين ك ف و سواء عليهم سواء ا عليهم عليهم أنذرتهم أ ن ذ ر ت ه م هذا ب ا ل إ ب د ا ل وذكبه السيد مع ا ل إ ز خ ا ر وتالت ي ن لورش انذرتهم ايس ما د ا خلاف اذان ر ه م ل ي ؤ م و ن أ م لم تنذرهم تنذرهم لا يؤمنون قالوا في وجه الحكم ل يدخل لأنه كله الباب ة وما يقول معه ابن هذا قاعدته هذا ا كثير في في كل في, في, الباب أنا هذا الحكم في ميم الجمع وصلته بالشرط المقيد المعروف اسم هذا خلاف أ د ع ي بقي ا ل إ ن ذ ا ر هو ا ل إ ن ذ ا ر و ق ي الاستفهام هو الاستفهام وما تغيرت تغيرته كيفية أي الأداء النطق حتى هذه الوجوه من تنوع ا ل أ د ا ئ ي ا ل ص و ي ينبغي أن ت ب ط حتى ت ع ل م ا ل د ق ة التي خضع لها نص الكتاب وتقف على الدليل القاصع الذي يشهد لصدق قول الله إ ن ه ا نحزن الذكر ى وانها ل الأصل ن ح ا ويشوش ويقع في الفتنة وهذا ي في ق ع الفتنة و النص ا ل ق ر آ ن الذي سمح ب ق ر ا ت ه على النحو ووصل الينا بهذا النحو من الضبط كان ت ت ع د د فيه آ ي ة ضبطه ومفتاح للتوسع في فهمه وكانت من وجوه ا ل إ ع ج ا ز على مسياجئون وما قرأ نص من كتب الله النحو نص قرأ كتب على هذا النحو الخلاف الفرشي كثير ننشرها ز ه ا ن ن ش فتبينوا فتتبتوا خطيئات خطيئات خطيئات خلافات ط ي خطيئات بخطيئات ئ وحط في ا ل ا م ا ل ة أ د ا ئ ي في ة ا ل م د أ د ا ئ ي ة الخلاف الذي يتعلق بالمفرد في بنيته جمعا او إ ف ر ا د ا وقد يؤثر على المعنى هذا يقال خلاف الفرشي في ل ن ه يتعلق بمفردات م ف ر و ش ة م ب س و ط ة في مواصله م ع ي ن ة من صور الكتاب والعزو ا ل ن س ب ة وتحقيقها إ ت ب ا ت ه ا ب ا ل إ س ن ا د هذا يسمى علم ا ل ق ر ا ء ة و أ س ب ق من صنف فيه أبو عبيد وجعل القراء وفرع ساندهم القاسم القراء في الفرس وفي الى ف وفي ر س كذا إ ل خمسه عشره ق ا ر ئ ا ثم توالى المصنفون من ب ع د إ ل ى أ ن أن انتهى إ ل ى مجاهد بن جبر هو قريب العصر منه ومجاهد بن جبر تابعي مادافع ل س ب عنه هذا شيء ب غ ي أن ن ع ر ف في كيف موضوع القراءة س ب ع ا ل س ب ع ليجئ يتسى يعشر من من ومن من بعد من ومن بعد من يعشر ويخلخل ت ت س ق ر ف التعشير باتساع الإسلام رقعة ب و د و ا ا ل د ي ن و ب ح ص و شروط ل اختلال ل ا في أ د اصولها ء وشروط والخلال التحري الذي ح ل الأمة قد الأمة أحيانا في يعرض يربك ما قد ي خ ل ل بعض و ص حتى تنظر ن ظ ر ة نقدها لتعيد بناء اصولها كما حصل في عادي سيدنا ل ابن يحصل سن جاهد جيء به على قدر و ب د أ ت بعض ا ل أ س ا ن ي د تظهر كما, كما تلاحظون في ق ض ي ة ظهور ا ل إ ض ا ف ة في ك ت ا ب ة الحديث وتصدي ا ل ج ه ا ب د ة لتحرير اصول ا ل أ س ا ن ي د وظهور الصحاح و... وقطع الطريق على ا ل م ش غ ب ة والمفترين فسبع السماء ا س ب ع ه ولم يدرك ا ل س م ع أ ب د ا ب ن و بينهم سند و إ ن م ا س ه ر أ ن هؤلاء أ س ا ن د ه م أ ر ق ى من اساند غيرهم و أ د ق و أ ج م ع للمقاييس المرعيه ا اظهرها وأشهد بها ه ي ة وأشهد و ر ض ه ا العلم لأهل والشأن ا بالباب خلاف شانبود وهو إمام الأنقراء العطار العطار ووقف وتعلمون وهو وقصتهم قصتهم في أبن أبن لمن ذلك مقسم وقصتهم يدعي وهو أ ي ض ا إ م ا م انظروا ترجمته في الغايه كان بعضهم يتوسع و ا في بعض المقاييس ف ا ن ب ر ر لهم إ ل ى أ ن كتبوا ا ل ت و ب ة و أ ق ر و ا بالرجوع م ا كانوا عليه من هم هؤلاء ا س م ا ء الذين اشارهم مساله بسيطه جدا هم ثلاث ط ب ق ة بحسب السن والاخت إن الطبق عندنا الطبقة الصلاح ا ل ر و ا ة أ و القراء او ا ل آ خ د و ن في مقام التحمل حين يتعاصرون في جزء من حياتهم ويشتركون في المشيخ ة كلا أ و جزءا يقال فيهم ط ب ق ة وقد تختلف ا ل ط ب ق ة باعتبارات اخرى الطبقات للرواء تعرف بالسن و ا ل أ خ ذ وقد تختلف بالسن و ا ل أ خ ذ لكن تمت الصحابه ة ق و ل باعتبار طبقه كلهم طبقه و ا ح د ر أ و ا النبي مؤمنين وما تعاني ولكن باعتبار, باعتبار قربهم من رسول الله و أ خ ذ ه م وتخصصهم وما رووه وكم المروي وكذا مختلفون وفي س ب ق ه م زمني لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل فإذلك رتبوا ف ي مصطلح الحديث فهم ا ث ن ا ع ش ر ة ط ب ق ة وهذا لا يطعن فيه و إ ن م ا يرتب ما ع ل ه م لهما م ة الرواية الفتح الرواية يراف ل بحيث بحيث أنهم ي ر ج ع و إليهم فالصحابي المشهور الرواية وملازمة النبي تتكلم في كذا وكذا بكثرة عليه ى مساعد ا ا ل ر و ة قضية مسألة أخرى. لا العدل ط ب ق ت ا ل ق ر ا ء ة السبعه ة أنا ن ع د ي ا لثلاثة من ا ل س ب ع ة ي من أ د ر ك ا ل ص ح ا ب ة وذلك نحو ابن كثير المكي ق ر ادرك ء ة المكي ابا الدرداء الصحابي اخد عنه وهذا و الذي ن ت ه ت ق ر ا ء ة الشمينه اليه وبعضهم أدرك ادرك ل ص ح أ التابعين ومنهم ذ ل قال ك أدركت نحو نافع قال أدركت سبعين من التابعين أخذت ب عن ع ي س التابعين فامتفق فيه أخذت بي أو كما قال ومنهم من اخذ عن من جاء من بعده نحو نحو ومنهم ذ ل من أ خ ذ من من جاء من من بعض ذلك الكسائي ومع ذلك سباعهم فاذنهم ليست طبقتهم و ا ح د ة ومع ذلك شهرهم في معاقد التقاء ا ل إ س ن ا د و م ج د ش ي خ فقط جمع أ ص و ل ه م وفرشاهم وما نقلوا اساندهم وما قيل فيهم وترجم ا ل ت ق ط وعرض ذلك على ا ل ع ل ه وهؤلاء كانوا منتصبين ل ل إ ق ر ا ء في الامصار أ م ص ر ا ل أ الخمسه شوف. منهم ك و ف ي ومنهم المدني ومنهم المكي ومنهم الشامي ومنهم البصري ك اذن ن و ا الأقطار في إ اشترط فيهم أ ن يكونوا ب ا ل أ م ص ا ر التي بعثت بها المصاحف وهي ا ل أ م ص ا ر والكبرافت و أ ن تكون طبقتهم ا مختلفه ة لحتل د و أ ن يكون مجمعا و على جلالتهم وعلى شيء آ خ ر ودقتهم في ا ل ر و ا ي ة و و ما أ ش ا ر ا ل إ س ت ا ط ب ي رحمه الله هنا ذكر ب ا ل أ ص ل ي ن تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على ق ر آ ن ه م ت أ ك ل ا تخيرهم ويشير إلى السبع نقادهم كل بارع وليس على ق ر آ ن ي م ت أ ك ل ه ا ل و ر ا ع ة و ا ل ب ر ا ع ة ب ر ا ع ة في الفن و و ر ا ع ة في الدين لا يتهام في دين حتى في ذلك ا ل ج ز ئ ي ة الصغرى هل فعل هذا من أ ج ل كذا دنيا أ و م ق ص د حتى هذه تتبعنا ولذلك الشاصبي رحمه الله في مقدمه حديثه عن القره كان يشيد بهم وبفضائلهم ويذكر عنهم ما يشير إ ل ى د ق ة ا ل ص ن ع ة والتزام الشرع وادان ا ل أ ص ل في ع د ا ل ة الرهوي وجواز ا ل أ خ ت ع ن ه و ت أ ه ل ه اهل يدو ح م ما أزكاه من متورعين ز أزكاه ة إ م ا م ا صبورا ل ل ق ر آ ن مرتلا قال كان لا ي أ خ ذ ا ل أ ج ر عليه على جوازه على هذا فيه اختلاف وكان م ر ة ذاهب الى ش ي فسقط له شيء من, من يمينه وكان قد صار هما خارب فاخذ أ ح د يقربها له فقال أ خ ذ ت مني شيئا قال, قال ردها ورع زائد ولكنه مرعي عند أهل اهل ل م مثل ذ ا ا ذ ذ ي تورع ه العلم ا و ر كيف ا باب النقل الله يتورع في, بابه في بابه النقل عن أي النقل عن رسول الله عن أي كلام الله、وكلام. فلذلك تخييرهم كان ق م ة ولذلك خلدوا نحن الآن إلى ل ي و م نقرأ ق ر ب ا ء ا ا ت ه م و ل أ س ا ن د متصله ر بهم وتركنا عليه م في ا ل آ خ ر ي ن انا كذلك ن ج ز ل المحسنين عن آدسة سنة والبقاء نظرية نظرية آدسة فرود والبقاء التطور وطبقها أعوج للأصبح تطبيق صحية مش هي هذه في ن بقاء ل ل أ ق و ى و ا ل ق و ة بالمعنى الوحشي خطا من جهتين والاصلح بالمعنى الذي يريدونه ا وعد َ الله َّ الذين ََ امنوا منكم ُ وعملوا َ ا ِ الصالحات ََِِّ زين لنستخلفنهم َََََُِّْْْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ كَمْ اَسْتَخْلَفَنْ ولنمكنن َََََُِّّ لهم َُْ ز ِ ي ن َ ه ُ م لَهُمْ ولنبدلن َََََُِّّ متى ََ وكيف َََْ هذه الشروط ا ق د ر ي ه ولاسباب اخرى تقترب او تبتعد بحسب حصول الموانع ووجود الدواعي وهذه الاشياء لا يمكن انسان ان يبقى راينا ب ا ي ت ر ب و ي ق و ينقض و ا بها السنن الكبرى التي تعمل و في الوجود على م ش د ا ت ه نسلنا م محور القراءة ت ع بعض ر القراءة تسهيرا ي في ف مصنفات مصنفات ه ألفه ا ما من ن أجل ل أ د ل س ي و ن ف ا ل و ا د ي له الأداء مصنف في والطلمنكي هو كتاب ا ل ر و ض ة أ ق د م كتاب عندنا في الغرب ا ل إ س ل ا م ي ل ل ق ر ا ء ا ت وكتاب المكي الكشف و ا ل ت ب ي ن في وجوه ا ل ق ر ا ء ا ت السبع وكتاب ا ل ه د ا ي ة ل أ ح م د بن عمار الذي أشار الشاص المهدوي أعمالا إليه بقوله وكم من فيه وكم فتنك من كتب ا النشر ل خ ت م ا ت المحققين في ا ل ق ر ا ء ا ت كتب الداني بدءا من التيسير والتحبير و ا ن ت ه ا ن بجامع البيان كتب البغداجيين في ا ل ق ر ا ء ا ت وما أ ك ث ر ه ا في المصنفات المصنفات اليوم مئات وإلى تصل إلى مئات والنشر وحده فيه مصادر خمسون مصدرا اشتقى منها ماده ا كتاب القراءة ل نشريه أبي م لكم لا أستطيع أن و عدد الهائل للقراءة هل بين القراءه و ا ل ق ر آ ن من نسبه ن ا يستطيع ان يقول ليس م ن ه م ا نسبه مطلقا قراءات هي, هي كيفيه ل ل أ د ا ء ونطق بالاختلاف الفرزي ل اي بالاسناد ليس ه ذ ا اجتهاء او تقديرا بالهوى أ و اجتهادا بناء على ل غ ة أ و فهم كما يدعي المستشرقون ب أ ن أ ص ل اختلاف ا ل ق ر ا ء ا ت هو ك ت ا ب ة المصحف على هذا النحو ف ق ر أ على ما يحتمل ب ا ج ت ه ا د ا لغوي ل وذلك حتى يدخله الشك الكتاب المستشرك المجهري أصل جلد شبه في زيغ أدعى وهذه لاصله أ ي ه و ز ي وكتب على المفسرين وله ك ت ب ت ت ب د و د ل على عمق في ا ل ط ل ا ع ولكن على على فسق على يعني فسق في التوجه هذا لا يريد الحق القراءه هو القران ه و ل ن نخرج من القراءات ما ليس موضعها خلاف ما موضع ليس خلاف ما ليس محلا لتعدد القراءه ا ليس محل يرد القراءات تجده في علم في كتب مثلا, هل تجد مثلاً باب الكف ا و باب التاء و باب الهمز اجتمعت واذا ا ن ف ر ض ت و ا ذ ن ف ر د ت في ح ا ل ت سكين اترك ه ا في مواطنه معينه ة مع كل م ومع ز كل ح ر فهناك ف أ و ل ا نخرج المتفق فليس ق ر ا ء ة ومثال ومثال ممن نستعطي ل ا ل آ ي ا ت ا ل أ و ل ى من صدر س و ر ة الاخلاص قل هو الله أ ح د فيها ش ي قراءه لا سمعيه ولا ع ش ر ي ة ولا مليونيات ما كرهتها واحد طلع فيها اشعه هل تختلفون في ان الله واحد إ ذ ن أ ح د ي ة الله و ص م د ي ة ه النص المؤدي ل ة شوف هذا نش يسميه أ ن ا عندي ق ر آ ن لا ق ر ا ء ة فيه ل أ ح د م ع ن ى الكل متفق انت ت ك ل م هنا على ا ص ط ل ا ح القراءه انا بالمعنى الاصطلاحي يعني الكل ي ق ر أ ه ب أ د ا ء واحد يؤديه أ د ا ء واحد ز ي ز لم يلد ولم يولد ابا ش ه ولم يكن له كفوا ؤ كفوا كفوا بالشواكل يحصله ذ ا تعدد هذه ق ر ا ء ة كفء كفء ؤ كُفؤًا ك كف ف كف كف بالاشباح كفء ب ا ل إ س ك ا ن كفوا هكذا ب ا ل إ ب د ا ل حفص في الوقف ك و ف ه ا ب ا ل إ ب د ا ل على س ن ة التغيير ا ل خ ا ص ة ب ح م ز ة وهذا من صورها في الوقف خ ا ص إ ذ ا كوفا بهذه الاختلافات قراءة قراءة ما هي ما قراءه هو ا س ا ل نقول ق ر آ ن ما ف ي ه ليس ق ر ا ء ة إ ذ ن بينهم اتصال وانفكاك تداخل وخصوص ا ا ف ص ل عموما و يشبه ان يكون وجهيا كل ق ر ا ء ة صحت فهي قران وكل, قراء وكل قران ء وكل ق ر آ له أ ك ث ر من ص و ر ة ا د ا ئ ي ة فهو ق ر ا ء ة ويخرج المتفق الذي لا تتعدد وجهه قراءته لا ا د ا ً ولا فرسا فليس قراءه بل ق ر آ ن فقط إ ذ ن لا نقول بتطابقهما حقيقه ولا بتباينهما من حيث الماصدق ابدا ً اذن ل م ا ي ة إ يجتمعان في كل ق ر ا ء ة ص ح فهي قراءه وقران في ا ل ق ر ا ء ة التي لم تصح أ و في ا ل م ق ر و الذي لم يتعدد وجهه فمجسد والمساله راح يتعرض أن لها البعض ي على ن ي فيها امتداد أ ك ث ر من ثلاثمائه ص ف ح ة ليخرج بمئه ن شهر وقد لا يخرج وقالوا ل كل ر ء ة صحت ماذا اقول كل قراءه ة صحت فهي ي هذا لا قران ه لا اصطلاحا يسمى ان هو علم بكيفية معزول لناقله علم ب ك ي ف ي ة أ د ا ء ك ل م ا ل ق ر آ ن واختلافها ف ح ت ث يكون الموضع والمحل لا يقبل الاختلاف لا يكون محلا لهذه ا ل م ا ل لا تتحقق فيه م ا ه ة ثم على أ ي أ س ا س قسمات القراءه ة قل على العلم الناس ع ل ل م ا لم يكفروا من جاء ب ق ر ا ء ة تختل فيها ا ل ش ر و ط و إ ن م ا نبهوا إ ل ى أ ن هذا الاختلال يجعل هذه ا ل ق ر ا ء ة مشكوك في قرانيتها آ ن ي ت ه ف ل ي غ ن ف ر ض عن الناس قرآنا وإنما بأسيبارها المتواتر كفروا من أنكر、المتواتر. بل زادوا فصانوا وحفظوا وتولوا بالرعايه ل ق ر ا ء ا ت ا ل ش ا د ة بل ا ل ح ت ى الضعيفه للتعريف ببطلانها كما دونت في ا ل أ ح ا د ي ث كتب الموضوعات ولا ف ا ئ د ة كبرى أ ن ك تعرف أ س ا ن ي د الموصلين وتعرف أ ن هذا الحديث مجمع على أ ن ه لا ا س ن د له أ و له اسناد ملفق أو ملصق ف ق أو م ل وتعرف أ ن هذا مسلسل بسلاسل الظلام بسلاسل الخزف لا بد من أ ن تعرف هذا زيادة في الحياطة للنص الديني الذي هو مرجح الفهم الله للنص مرجح عن هو س ب ق قلت ل ل ه ان الهام ا ل ش ج ر ة من اين جاء؟, الهام ما القرآن جاء من ان جذرها شذرها تعرفون الجذر الشجرة خفي وهو غيب الوحي ما إنما إلا الغطاء وهذا هذا يطلع حين يكشف حين يجيء تأويله حديثة ينزع أن ثم فو... الذي يظهر من جذر الشجره ساقها ت م ث ل ه ا ل ن ب و ء ة وبلاغها محمد بن عبد الله المتصل ب م ل ك السماء روح القدس والبلاغ الذي ابلغنا عن الله بانه بلغه ثم تتفرع الفروع ا ل ل ي هي فروع البلاغ هذه العلوم الخادمه له وتجيء ثمراتها م م ت ل ة في الذين تخصصوا في هذه العلوم وبلاغها القراء وعلماء البيان وعلماء ا ل إ ع ج ا ز ت م ر ا ت ا ل ه ذ ي الشجره ة ف م م ت اصل التمييز بين هذه ا ل ق ر ا ء ا ت و المعيار الذي سبق أ ن وضعه اهل العلم لقبول القراءه ا ت و ر ف ض ا ناشرة ا كل ل ت و ا ت ر كان من ق ب ل لأنه يفيد ا ل ع ل م ويقطع و ا على م غ ي ب الكتاب أ ي مغيبه نحن ما شهدنا ا النبي وما شهدنا ا الذين شاهدوا النبي والذين من بعدهم ولسنا ا ل س ن د التي ليس ل ن وصون بها لكن قطعونا على هذا الغيب ب أ ن ه كذا على اليقين كما وصلنا إنما تحرى اهل العلم فقال هناك شروط تمثل الحد ا ل أ د ن ى ل إ خ ر ا ج غير المعتبر أ م ا باب ا ل إ د خ ا ل فيبقى واسعا باب دخولته من التواتر ولكن شرط الحد ا ل أ د ن ى لاخراج إ خ ر ج إ غير المعتبر والذي شروط ولا نقول أول نقول التي ما أظهرها كانت كما القاعدة فصلح له به هي هذه آخر أبرزت آخر مندرجة من كان م م ع وصحه ل ل بها ب ا دون أن يسهر إ ف ا ع ن السند باعتبار م ص ط ح صحة معين وهي ا ل و م و ا ف ق ة المصحف ي ولو احتمالا احد المصحف ا ل ع ث م ا ن ي أ و ا ل أ ئ م ة و م و ا ف ق ة العربيه ولو بوجهه قلنا سبقا بأن لكم هذا في غير المتواتر المتواتر لا يفتقر لاجئه ل أ ن فيه ب ق ي ة شروط م ض م ن ة ولم يوجد متواتر لا يطابق ه ذ ا و ء له احتمالا وليس له وجهه في العربيه ة صحة الإزناد ليس على ل ط ق ا لابد الإزناد بل من مع مشتهرا أن يكون مع صحة عند اهل ا ل ش أ ن لا يعرف طريقه لا يطعن في طريقه بغلط ولا بشذوذ لأن قد تصح الطريق ولا عيلة الأخرى خفية أهل الفن إذن لابد من هذه الدقة الوعد يقول إله للفن العيلة الخفية أحيانا أن يكون إذن من نقدر فيستخرجون تصح صحة الصح فيها خفية يدركها يجي سيدي فيجي ظاهر الإسلام قد هذه مع واشتراته ق ي د في المصحف ولو احتمالا للاشاره لنا ا ل م ط ا ب ق ة ا ل ح ق ي ق ي ة ليست شرطا فحتى الاحتمال أ ي ض ا حتى الاحتمال كيف الاحتمال احتمال تقديري مثلا لم كتبت هذه ا ل ك ل م ة م و ص و ل ة أ و م ف ص و ل ة كتبت م ح د و ف ة أ و م ت ب ت ة إ ذ ا كانت م ح د و ف ة و يمكن تقدير الحذف مثلا وسيعلم الكافر لمن عقب الدار تعرفوا الدقة في الرسم. كتبوا ينحت يعني ليحو... عندي باعترافا العظيم فعلنا سعيد الرسم غريبة في في في لو ليحيوا الدقة شيئا هؤلاء الذين لا الله جاز الإسلام صباح أنا بهذا الجميل、العظيم. لا ليس إلهي لهم كل ذلك من نصب أن هذا هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن وسيعلم الكافر لمن عقب الدرعين توجد درايه س و ر ة الرعد وكم كاف الكافر في ا ل ق ر آ ن عدد كلها م ت ب ت ة في رسمهم والمصاحف كلها متفقه على كتبتها ا إ ل ا هذا كتب وسيعلم الك ا ف را ما بين الفاء والرا ء موصول ما مقتوعش بالأله يعني حين وصلوا إ ل ى هذا الكافر فقط تعبوا فقالوا أ ص ان اصلوا هذا سوء ظن به ت خ س ي س لعقولهم و ح ط ن ا ا ن م ك ا ن ه قرأ ا لكن ف ا وإذا ر ر أ د ا ا أن نكتب لانه ك ف والكفار في ر ر سنضطر نستحضر كنا إذا قرا ء نسمعناهما من النبي سنكتب هنا في الأصل ونكتبه الكافر الأصل الطر في في الكفار أ ويقول ل ا ل هذا في الطره تصحيح للذي وفهذا ا ن في الصلب ويقول لعل هذا الذي في ا ل س ط ر صحيح ل ل ذ ي في, في ا ل ص ل ب ويقول الذي هذا في السطره هو الذي فوقه ت خ ط ي ا ر وهم يريدون ك ت ا ب ة حسم الخلاف وتذكروا معي باعث الكتابه في العهد العثماني وهو حسم الخلاف فلذلك سيد عثمان ا ل نورين زاده الله أ ن و ا ر ا ورفع من قدره الهم من صور الاحتياط ما لم يخطر بباله للفضيلة وكتبت في مناقبه و أ ع د ا ؤ ه يضعونها في متالبه ف ع ج ب للشيء الواحد يكون من قبى ومتلبه لذلك اهل العلم في, في, في الرسوم م حين ي ص ل ن ا في ل ر س يقول وكافرون بالتبسي على كافررعد الكافر كما كان فهو تابت أو الكفار في مكانه الا جمعا هذه م ع ر و ف ة عندنا جمع التخفيف لاثقال الجمع هذه ش ي ا ء اخرى معروفه في اللغه هذه نوصلها ل في, في, في محور الرسم ونبين ب أ ن ه كيف نحيي بالرسم منح ا ل ل غ ة الرسم ص و ر ة للوسم النطقي وسن به مسن ا ل ل غ ة بما فيها من تخفيف وصور م من ا فيها الدمج وصور ا ل ح د ف وصور التقدير وتقويم اليهدي عند اهل العلم كتقويم, في الكتاب كتقويم النطق علم الهجاء اللي ه والرسم وعلم ا ل أ د ا ء اللي ه والجود وعجبا يعني باتفاق حصل لهم أ ن يجيؤوا إ ل ى س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل فيكتبوا نقول الله تبارك وتعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد كم هو الميعاد في الكتاب محصن إحصان وحزا الحدف عين دال وحين لكن عين نجيه دال لها لا دقيق يجوز على رغم أ ن ه ا لم تكن موضعا ل ل ق ر ا ء ة ا ل م خ ت ل ف ة إ ذ ن ب يصبح هذا نوع من ا ل إ ش ا ر ة ك أ ن الذين كتبوا يريدون من قلم ا ل ك ت ا ب ة أ ن تكون له أ ك ث ر من وظيفه ة تمتيل ت المنطوق أنا أنا عندنا ا نحن ن ى إلى الإملاء عندنا م حطس تمثيل و هو ت المنطوق ق من أجل تعليم الصبيان وضبط المنطوق وضبط ط هذا هو لكن ك ت ا ب ة الكتاب المعجز المحتمل الحامل لعلم الله القائل فيه منزل ولو أ ن ما في ا ل أ ر ض من ش ج ر ة أ ق ل ا م والبحو يمدو من بعدي س ب ع ت أ ب ح ر ما نفدت كلمات الله ا م ا ه له شان آ خ ر قالوا ل ل ت ر ا ت ل ل ت ر ا ت معنى في الميعاد متى كان أ ن ه ميعاد ا ل صدق ا ل ل ه لا يخلف الميعاد ربنا آ ت ن ا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن ا يوم ا ل ق ي ا م ن ك لا تخلف الميعاد كلها م ت ب ا ت ه هذا ولو تواعدتم أ ن ت م اختلفتم في الميعاد فهو إعاد ميعاد خلف وليس ميعاد صدق فأنا أعلم نتحن أنتهى تأخرون عندنا من الذين أخذنا العلم الرسم عنهم في الرسم. قالوا ه ذ الفضه و ا ا الميعاد في ا ل أ ن ف ا ل م ح د و ف ة للخلف في المثال محدوفة معاد مختلف معاد من فهم المرسوم من مرسوم اللي يحتمل إلى مرسوم الصدق الأوجه للخلف خلف فالآن لأنها التابت الذي إلى عن نرتقينا يربطك من ا ر المعنى أيضا هؤلاء الذين كتبوا هم هم لا يشترط ان ينطقوا لا ي ش ت ر ط ويؤلفوا ا وكم يكون الصمت دالا إ ن كان من ح ك م الحكماء ء من ا ا ل أ و ا ئ ل كم يكون الصمت دالا و... وتفتتون و... وكانوا لقالوا و... حتى يقولوا شيء بشرطه فالاحتمال وارد حتى انطبت فالاحتمال فإذا عليهم الشيء بشرطه اقرأ وقلها انت على الاحتمال وقل القطع العربية ان ان على أنت م و ا ف ق ة ا ل ع ر ب ي ة ولو ب و ج ه بشرط أ ن يكون فصيحا ولا متفقا عليه لماذا؟ معنى قمة الفصح ا الحد من العربية المبينة من مثلا إلى نجي قوله ر ا ء ة حمزة تعالى هو يحب يعني ا ل ش ي ط انتم ما أنت أ ن بمشرخي وما انتم بمشرخي إ ن ي كفرتم بما شكرتم ن ب لما ج ل ل ه الحق له. قال تجلى له من ا ظ ر ك ا ل ت أنظرتني ي وقد يريد ان يلقي نفسه في البحر ان يخاف الله رب العالمين مصرخيي عندنا هذه ا لغه ل ازد شنوئه ومن قبيله لاسم القبائل قريش ذات الفصحات السائده وعندنا لغات في المضافه إ ل ى ياء المتكلم أ ي مشتغيتين بي اضافه ل خ ا تقتضي حتى النون وتبقى م ش ر خ ي ه اجتمعت معايا ا ل إ ض ا ف ة فتحت ف ف خ ي ه شدت للتماثل وفتحت للتخفيف ارسالا فنقول ب م ش ر خ ي ه ا الله أصلها على على مضافا إ ل ى ياء ا ل م ت ك ل ي يعني داخل الحرف على ياء ا ل م ت ك ل ي وعلى ا ل أ ص ل في هذا الالف تاع الذي رسم بالياء ورسم في المصاحف بالياء الألف وتغيير ل إليها بالإضافة وذلك رسمت من جهة دلالة على الأصل الفعل هلا الأرض بالطول أصلها فعل بصورتي بينها وبين الفعل إن فرعون هلا في عوي جهة جهة هو وهذه فرقا ومن فرعون فكسبت رسمت حرف من ت إن إن الرسم للفرق اللغوي مقصد من مقاصد ا ل إ ي ج ا ء الكتابي في رسم المصحف وله بوجه هذا وجه و ن ج د ه ا ل آ ن منصوص عليه في كل كتب الدنيا في اياء ل ا ل إ ض ا ف ة لها صورتان ص و ر ة فتح و ص و ر ة إ س ك ا ن لكن إ ذ ا دخلت عليها شدت وفتحت ه ذ ا افصح ويجوزك على ل غ ة أ ز د ي شنوبة ا د شنوبا ستا. ولو بوجه. سيدنا المكي في ضئاء بالهمز ولذلك ا أعاد يتفق معه في ضئاء ولا العرب الأجواف ضازة معه وجد يتفق في في في يهمز في قسمة همز همز من ومع ضئزة ضئزة ولكن يجوز همز ولذلك لاحظوا ج و ا ل ق ر آ ن حين ب د أ على هذا النحو جند معه كل الطاقات لتفجير العلوم لاحظ و الشيوطي ا في المقدمه يقول و الكتاب ا كتاب الله مفجر العلوم ومنبعها ن ط ل ق ت الناس في جمع اللغات و ا ل س م ا ع من ا ل أ ع ر ا ب والتدقيق في الشعر وكان كان علم الشعر من ا ل ع ل و م التي خدمت القران آ ن يعني علم ل علم الشعر في كل ش ع بقواعده ر واد و ه م في ي ي علم الشعر علم من علوم الأدب من بسبب التفاعل وموضوعاته ا فيها فيه وكتب و و ع ل ع ر ه م و ض ومداخله ا ا س ت ه ل ا ل ا ت ه ومقاطعه وتعجبون لعالم في الاعجاز كالباقلان ي لو ق ر أ الواحد منه كتاب دلائل الاعجاز لمل في ا ل ص ف ح ة الاولى ش ل أ ما تعرف كيف يريد أ ن يدخلك لذوق الاعجاز حتى, حتى يضع الحد ا ل أ ر ق ى للنص ا ل ق ر آ ن ي أ م ا م حدود الادب ومنتهت إ ل ي ه يعرض ا ت ش ب ي ه ا ت مثلا كلها التي تعرض إ ل ي ه ا الذين كتبوا في التشبيهات شعرا وخطابه وقارنه ي تبدو ل وهذه الفائقيه التي لا تلحق هي ا ل ص و ر ة ا ل م ت ل ة للاعجاز فليس ا ل إ ع ج ا ز وهما ولا توهيما ه وما ف ه و اسست ا ل ب ل ا غ ة في م ق ا ص د العليا إ ل ا في فهم اسرار وخصائص الكتاب من أ ج ل ذوق الاعجاز هذه الشروط ا ل ث ل ا ث ة اعتبرت في تمييز القراءه ف إ ذ ا إ م ا نذكر المتواتر على أ ن ه قسم و ح د ة ونقول هذه م ي ز ة بهذه المعايير ت بالتواتر تميز ه فيه لهذا شرطه واسمه ووصفه غني ثم تميز بعدها غني القراءة نقول على ما سبقنا مشتهرة ثم و ه د ي تلحق ا بالمتواتر و ه ما صنعه ابن الجزري ا في منجد المقرئين حين س ه ر ق ر ا ء ة ا ل ت ل ا ت ة وجزم في ا ل أ خ ي ر بتواترها وهو يعلم انه أ خ ذ ا ل ق ر ا ء ة ا ل ث ل ا ث ة عن مشيخته وانتصب الذين ت ه ت ي لهم القراءه فلم يزيد على أ ن فعل مثل الذي فعل ابن المجاهد فعصر العصره ة يعني ن ختمهم ب ا ل ت ل ا ت وهو سر كتابته التحبير بعد التيسير التحبير م ن الجزائر اتم به التيسير فادخل به ا ل ا ل ا ل ل ت ث ه على التيسير ومن طريق العام الذي هو أي من طريق. وهي, وهي اثنين عن اثنين وليس ا ر ب ع ة عن ا ر ب ع ة كما في الطيبه ق ر ا ء ة الاحد اذا صحت مع الشروط مع ضميمتي الموافقتين كانت من ق س م المقبول و لا تقال فيها ش ا ذ يجيء من بعدها ق القراءه ا ا المتواترة د ل مشهورة م ح بها فيها آحاد تحققت ش ل لنا متواترة فيصدقوا الشاذه ا الإسناد مخالفتي صحيحة ولكن مع شرط م و ا ف ق ة المصحف على الصحيح وهناك من يزيد أو و م ا ف ق ة العربية م خ ا ل ف ة ا ل ع ر ب ي ة ولكن الثابت ان شدودا يجيء من جهات م خ ا ل ف ة على المصحف ل أ ن م خ ا ل ف ة المصحف هي لماذا م خ ا ل ف ة ه ا لمجمعنا عليه فيجيء ا ل ش د و د رغم صحتها ن ه ا صحيحه وخالفه ا ل أ ك ث ا ر ه و ا ل أ س ه ا ر فكيف تقبل فهي اذن نفس معايير علم ا ل ص ن ا ع ة ا ل ح ا ج د أ ع ط ي ك م مثال يمثل للقراءه ا ل ش ا د ة التي لم تنتهي بالتوتر ولا بالاشتهار فهي الكوفي المحيصر البصري البصري اليزيد اليزيد البصري البصري المكي أحد الأربعة الأعمش أربعة الحسن الحسن حلد حلد بعد إذن بالقراءة بعد العشرة القراءة وقراءة وقراءة وقراءة وقراءة وقراءة هذه أ ر ب ع ة بعد ا ل ع ش ر ة م ض ب و ط ة أ ص و ل ه ا وفرشوها وعزوها و أ س ا ن د ه ا ولكنها خالفت في بعض مواضع م ع ي ن ة رسم المصحف ي فوضعت ا ح ت قال ن ج ز ي رحمه الله في ق ر ا ء ة م ن ي محيصين وهي أ ق ر ب ه ا إ ل ى العشره ة لولا ل ا بعض م خ ف ت ا لأدرجتها مع الثلاث مخالفة البسيطة الدقة الاحتراص للمصحفي مع أعطيكم في بعض بجوك يقرا ابن محيصين ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالم هذه الشجرة المصحف مصحف كله ستة ولا سبعة فيه ها ل ة امام ل الدال وبه ت و ت ر ت القراءه لكينا روايته وهذا يجب ا كيف نقدرها والاحتمال أ ي ن نضع ا ل ي ا بدل منها ما يمكن نشيل الهاء ونضعها في محلها ما يمكن لا يمكن ان تقبل هذه من وجوه مخالفتها فوجهت الدقيقه ر م ان عربيه م ق ب و ل ة بديه ودي تعال ان تقتصر ديه ودي وتي كيف كيف ودي نفس الشكل الهاء وبدلا منها ولكن لا تركوا يوجد بلد الاساند الاخرى إ ل ا مقروءا فيها هذه ا ل ش ج ر ة شوف كم, كم هو التدقيق والاحتراس في قبول القراءه ثم تتساقط ا ل م س ت و ي بعد ذلك تجد ا ل ق ر ا ء ة ا ل ب ا القراءة ا ط ل ل ة ض ع ي ف ة أو ا ل ق ر ا ء ة اسناد ل ل الموضوع الضعيفة ب ا ط ة أو إ ولكن ضعيف لا يلتفت اليها و ا ل ق ر ا ء ة ا ل ب ا ط ل ة لا إ س ن ا د لها أ و لا إ س ن ا د ملفق مفضوح كروايات خلف ا ا ل أ ح م ر المعروف ب ب ا ف ت ر ا ء ه في العتب وعزوه كثير من ا ل أ ش ه ا ر إ ل ى غير أ ص ح ا ب ه ا هذا ضبط في باب الشواهد خلاف وهو منه فصاحات من جملة من الشبال ل ا ا ا في ق ر ء ا ل ب ا إلا ل ة عن م و وعدها ع د أبا ا ل ر س م تيبا المحتمل والعربيه تقول اباها بالنصب والالف ولكن و ل لا يوجد لها ولا قارئ واحد ولا اجند واحد و ا ل ق ص ة م ح ت ل ة إ ل ا أ ن وعدها, وعدها اباها وكل ا ل ر و ا ة أ ع د ه ا إ ي ا ه لان ا ل ح ز ي ث عن ابي ل ن و ا ل قربه والقراءه المنسوبه زورا ل أ ب ي ح ن ي ف ة إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء يعني الله يخاف العلماء اولا على فساد م ع ن ا ه ليس لها ي ش ت ر ه ل ر ه ع ن د م ش ي ر ضعيفه و ن س ب و ا لها ب ي حنيفه ة قد يقال فيها منتور المنسوب من ا ل ر و ا ي ة في التفاسير مع ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت و ق ر أ أ ب و حنيفه ة حنيفة ومعرف أبو و القرى في ا انضموا سته طبقات حصر اذن لا بد منها ثم حصرهم الرواه انتقلوا الى المعنى قال المراد به الخشيه هنا الاجلال م انما ل ع يجل ر الله ا ل ع ل م ا ق على دخول ه ؤ ل ا المتلصصه ة ن ه و تم معناه كيف تقوم ب دل... ن لنا... ذ ه هذك... الواو ص و ر ة ل ح ر ك ة الهمز الهمزة لا أ ل ع توجد همز ة في المصاحف لا توجد همز في المصاحف ي الصحابه لان هذه الهمز اخترعت مع ح ر ك ة الشق ي إ ذ ن المصاحف خلوا من الهمز هذه العيل ن ا مقطوعه همزات قطع ص و ر ة العين ا ل م ق ط و ع ة الدير ت ع ر ي ف بالتحقيق ما موجوده ابدا فيه في م ص ح ف ف إ ذ ا ونوصل العلماء الميم ومدها كذا ج ر ة والواو أ للاعلام ف من بعد أ ف بانتهاء ا ل ك ل م ة كما يوضع في أ م ا م و و ا ت الجميع ووات محروف كذا المسائل فاذا قلنا ل ن ق ل ك همزه مضمومه اولى ان يعلمه علماء بن ي س ل و ق ر ط ا ء بالنص كما ي فلان ع علماء هكذا مرسوم إ ذ ن ا ت م ي ي ز بين القراءات كان على هذا الناس ولم يعتني الناس بالموضوع ولا بالباصله ولا بالضعيف ولكن هنا يتم ب ا ل ش ا د كانت ف ا ئ ق ة لاسباب م ل أ أ و ل ا ً ذ لك الاحتمال ولو جزئي لقبول بعضها بالشرط المذكور و ا ل ت ا ن ي وهو أ ن ه ا أ ص ح من غيرها في بابين أصح م الأحاديث أحياناً في باب الأحكام لأنها مروي أحياناً في مروي في اساند تكاد تكون تشتهر و برجال لهم مكانتهم ا ق ط ع و ن من صدقهم احيانا و تشدد و ما جاءهم من عدم ص ح ة ا ل إ س ن ا د من ج ه ة أ خ ر ى و يعلم م خ ا ل ف ة المصحف فلذلك كاد الاتفاق يكون على أ ن الشاهد الصحيح يحتج به فجاه في فهم ا ل آ ي ه اي في التفسير و يستفاد منه في الفقه أ ي في فقه الاحبه في التفسير و في الفقه في الفهم و في ي ن ي في س ب ا ب الشواهد اللغويه هي اولى أ و ل من الشواهد التي يكون أ ح ي ا ن ا م ق ط و ع ة م ع ل ق ة م ر س ل ة ومع ذلك يقول النحوي وهو يقاعد ودليل ذلك شاهد وتجد لا يعرف له ن س ب ة ولولا جلاله قدر هؤلاء الناس و أ ن ه م لا ينقلون مثل هذه الشواهد الا عن ا ي ق و ل هذا م ن ا ل ر ج ا ز رؤبة هذا من, من مرجوز رؤبه وما اكثر من ينسبون إ ل ي ه ف إ ذ ا وجدت ق ر ا ج وذلك ابن جن ر ح م ه ا ل ل اللغوي ل ه ا ف د ا لذلك ي أتي فهما في فهما غ ة ا ل ت ابن ما أعتقد أ ه ا ن ت ه ى إ ل ي ه أ ح د م ن أ م ث ا ل ه و ل الله من مفاتيح من بعده وضع ف ولكن للاسف توقف الناس عندما انتهى اليه في بعض ا ل أ ب و ا ب ل أ ن ن ا قضية كل ا ب ت د ا ء كله ابتداء ض ل ا ل ة ابتداء ضلالة فيما هو من ق ب ي ل التوقيفي ا ت ع ب د ي أ م ا ان الشيء المفتوح على الابتداع ابن ج ن ي رحمه الله من شيوخه أ ب و علي الفارسي إ م ا م في ا ل ق ر ا ء ا ت وله كتاب نادر في الاستدلال ل ل ق ر ا ء ا ت ا ل م ت و ا ت ر ة اسمه ا ل ح ج ة في القراءات الحجة الفارسي ق ر ا ا الحجة ا ء ت م ع ر و في ف سبع مجلدات وفي شعمق في اللغة وفي شجي شيخ شعمق بحث اللغة بن جني وله كتاب في ا ل ق ر ا ء ة ا ل ش ا د ة للفارسي لم يوجهه عربيه فاحتسب هو لله احتسابا أ ن يقول للناس انظروا الى ا ل ش ا د ه انه ثروه لا, لا يصدق لا تصدق بانها لا ولي الغناء تصدق ى ل لهم بانها ا ل ظ ر في مثل الشيء فكتب كتاب المحتسب أ ي المحتسب فعله أ و المحتسب بمن المعدود كتاب معدود ضمن الاختصاص بانه كتاب في اللغه على لغه ما يسمونه ب الحذف و ا ل إ ي ص ا ل نقول ا ل م س ج ل ة بالفتح ب م ع ن المسجل فيها وهذه ا ل ل غ ة ا ل م ع ر و ف ة على قياسها زار هذا الاطلاق و ا ل م س ج ل ة اله والمسجله صحيحه لغه ففي الحذف اي ل أ المسجل فيها و أ و ض ح فيه وجوه من القراءات كيف وفقوا في وممن أ الأصحابها أدائها ن ا وفقوا كيف في في تابلوا اعتسا ل والآن الحمد كتب في الشاد يوجه الداني رحمه الله نفسه بل نبهت كتب الصيوطي له رسالة في الشاد لم الله الآن كتشفت رسالة صخرة ولا توجد في مصادر لا في المصادر الأخرى التي اكتشفت مصادر الصيوطي في في في توجد أخر سخرى على كتابان لم و م رسالتان صغرتان ي ق ن ا هذا ا ل م ف ت د ع في الخصائص في فهم ي ف الخصائص وفي اقتراحه طرائق لبحث ا ل ل غ ة و ت د و ق ه ا ا ل ت ك ن بحاجه ة نحن ل الى فهم القران لانه ه ي بعد ا ل معجز د خ ل إلى ل إ فهم ا أخرى من جهه كثيرة ي لكن بيانه يعني ينبغي ل ط ل ب العلم ي أ ن ينظر فيها وكتابه في سر ص ن ا ع ة الحروف لا ن ظ ي ر ا له هذا سر صناعه الحروف ما لا لا م ا ن ل ش ج ر ة ستصلك إ ن شاء الله لا تعجل ب ا ل ق ر آ ن قبل ان ي ق ر ا اهلك وحيرا اذا نعم س ي د ي نقول لهم لم اذا كان ل ت س ي ر على بعض الضعاف في الواح التعليم فهذا لا حرج لي ولكن في ا ل أ ص و ل نغير هذا الرسم وفي هذه ا ل أ س ر ا ر وشرط من توبز ا ل ق ر ا ء ة حمقا كدعاه كتابه ا ل ع ر ب ي ة بحرف اعجمي ودعاها إ ل ى اخر مسائل معروفه تامر ق و و ل على ا ل ل غ ة تامر على ا ل أ م ة وذاكرتها و أ ص و ل فهمها بس تعصبنا تدينا تتعصب هذا تدينا مزاجي طبقات القراءه طبقات ا ل ق ر ا ء فوائد القراءه اولها القراءة المختلفة ف ا ئ د هو ف ا ئ د ة التيسير فان شاء الله أ ن ت لو لم تثق ا ل ق ر ا ء ة على ا ل م د ى ا ل ط و ي ل عندما انتهى إ ل ي ه أصوله فيه ك اصوله ن ت أ فيه كورش و ح م ز ة فامشي للمتوسط و ي ن ض ع وفتنفس ي ه فمشي للقاصر و إ ن كنت لا تدقق في, في, في, في انعراج الاماله في مستويات, مستويات التسفل عن الفتح الانخفاض في, في مستويات فذهب ا ل ى ق ر ا م ا ت ا ل ف ت ح كنت ل ا ت ق ع ا ء ه الفتح فخذ ق ر ا ء ت التحقيق بشرطها وهو لا ت ب د أ على التلاعب خذ ر و ا ي ة م ن س ا ج م ة كلها مع, مع مستوى كامل تيسير وقال ي انا شئ م و ل ح م ل ك احد على طلب ق ر ا ء ة م ي ن ه حتى من تيسير وتعلمون أ ن ا ل ق ر آ ن ر س ا ل ة ع ا ل م ي ة وتعلمون أ ن الناس فيهم ضعيف السطر ضعيف النفس حتى في خصائص المواقع جغرافيا هناك ما يسمى بطبائع ا ل الشعوب ا ل ح ي و ي ة حتى قدرتها ا ل ف فكيف ل ا يكون هذا ا ل ك ت ا ب م ن س ج من معاكل ا أولئك ل ا س تعلمون أ ن م ث ل ا ا ل أ ع ا ج م عموما خصوصا ا ل أ ع ا ج م في ا ل ج ه ة اعتقد المانيا أو الجهة تجد أ ن عندهم إ ط ل ا ق في التفخيم لا يقول عندنا الاسيويين اطلاقات ت ف خ ي م ي ة ك أ ن ط ب ع ا ل ل غ ة يميل إ ل ى تفخيم ا ل ج م ل ة وعندنا جهات في أ ع ا ج م اذا تميل الى ا ل ر ق ة حتى تكون ن س ا ئ ي ة رقة ط ب ع صوتي ا د ا ي في القراءات وانت من لو سمعتها تجد أ ن ه كله ر ق ة في ا ل ح ا ش ي ة و ن ا ك تجد ي ن ه فيه طبع تفخيم وفيه تلونات أ خ ر ى فهذه فيها هؤلاء الذين أرسل إليهم الذين الأشيارة مراعة أرسل نبي سيدنا وده وده إذن قلنا العالمي الله ورشاله هذا سالة رسول واجهه ف ا ئ د ة التيسير والتكتير المفيد ت ت ك ي ر التكتير التكتير ا ل م ع ا ن ي التكتير ا ل أ ص و ل لذلك يسمون المصحف القراءه المصحف الكبير مثلا من المعنى أن تقرأ إن جاءكم فاسقكم أن إن بنبعين تكتير تقرأ فتتبذوا الخوين فتبينوا ت ذ و ا الحمسة ت لو كان المفسر يفسر لا يعلم ان هناك إ ل ا فتبينوا على, على, على وجوب التبين إ ذ ا انتهى إ ل ي ه خبر غير صحيح المصدر في م س أ ل ة ينبني عليها حكم ينبغي ا يتبين من صدق المصدر إ ن جاءكم فاسقوا ب ا ل ن ب ع ي ن فتثبتوا ت ث ب ت أ ص ل للتبين و يعني بالدل عليك لو لم يكن التثبت ل م ا ك ا ظهر التبين و تثبت مهله تثبت أ ن و ا ن من الفعلي تيسر ع م ل ي ة البيان فكانه تعين ك ل م ة تتبت ت ب ي ن فافادت ع ل ة تبين وانظر إ ل ى العظام كيف ن ن ش ي ر ه ا نشر ح ي ن بحت إ ح ي ا ء هذا ا س ت د ل ا ب ا ل ف ق ا ع ة ل أ ن العظام تحلها ا ل ح ي ا ة ولذلك لا تستعملوا من الميت عند بعضهم وعظامه ل ن ا ميته فحكمها حكمها تنجسا عندهم ق ا ل ت ه ي ذ ه تدخل ا ل ح ي ا ة وبالتالي ف إ ذ ا ما فقد العظام حياته كيف ننجز ه ويحيي قوله تعالى يحيي العظام ننشرها نحييها ا ل ن ش ر ا ل إ ح ي ا ء ننشزها نرفعها ب ح ر ك ة التكوين النجز ا ل ن ش ا ز رفع والنشر إ ح ي ا ء ولا يمكن لعظم ميت منطرح أ ن يتحرك في اتجاه أ ن يكون قائما كالرجل أ و منبسطا وهذا من صور النشاز ا ل ا ر ف ا ع مرتفعا كالفقار إ ل ا وقد دخلت الحياه ة إذن ف ذ هذه ا المعجزة العظام يجيء كيف لتكمل تحركت مشهدة صور بعد إ ح ي ا ء الله لها نشرا كان النشر سبق فتحركت العظام ف أ خ ذ ت مواقعها قبل أ ن تكشى س العظام إن هذه ي وغيرها كثير ا وما ء هو ع ل ا لحظه غ ي بضنين بضنين بضنين ب قرئت وظى ق وحقك راو الكوفي وخف يوم و في فعد لك الكوفي وحقك يوم لأ بضنين قرأ المكي والبصري قرأ قائمة المكي والكساء التلاتة بضاء مشالة ف ي من الظنة التي هي التهمه ظنه والأخرى ب ظ ن ي قراءه الباقين من الظن بمعنى البخل اذن اذا جمعت نفت ي عن النبي شيئين يستحيلان في حقه وهو ان يكتم و ه د ا بخل يكتم بيان يكتم بلاغ عدم الواجب بحق الرسل كلهم وكمجهم اولاهم به وما هو على الغيب بضنين بمتهم ب أ ن يزيد وينقص او ينقص أ و يغير كذا كقوله الله تعالى في جبريل أ م ي ن تم أ م ي ن ا ل أ م ا ن ة وعدم الكتمان و م ك ت م ل ه فهذا اللون من الوان التوسع ي ض ي ف أ ل و ا ن ا من الفعل ف ا ئ د ة تكسير و ا ل ف ا ئ د ة الاولى تكسير ي ي س ر و ت تكسير المعاني و ف ا ئ د ة أ خ ر ى ف ا ئ د ة ا ر ا ء اللغوي على م س ت و ى المعجمي والنحوي ى و ع ل ى م س ت و ى الافرازي المفضل ا حدود احتقل ندى بعضهم ب ك ت ا ب ة نحو القران آ ن م في حاجة ا أجل إلى ل ل ومتن ا ل ق ر آ ن ب ا ع ت ب ا ر ا خ ت ي اختيار ر ا لباب اللباب من متن اللغه ة القرآن ونحو القرآن الآيب ونحو نحا الذين كانوا من قبلنا لأن في يقول نحو القرآن, نحو, القرآن, نحو, القرآن, نحو, القرآن نحو السنة هو لا لك ونحو ا نصوص الخطابه التي وردت عن الخطباء من امثال التابعين والصحابه وهكذا بل ا الصحابة ا لغة ل ب في أصولها العربية أصولها غريب قالوا التميس آ نبقى في شعر ع ر ا ل فإنه ديوانهم تنزل ت ل ب غ ه وكان من تخصص ابن عباس ل أ ن ه كان متخصصا في الشعر ولغته وكان يوم ا في ا ل أ س ب و ع يجلس ه في فناء الكعبه ا المكان لا حيث يتلقى عنه الحديث القرآن اللغة أشعاراً عن عنه وعلم عنه علم اللغة ويقرأ عليهم قدسية يتلقى يتلقى ويقرأ حيث و ا ح د من اليوم ي ق ر أ ه ا وهو سد أ ن ف ع ي ق ر أ ه و ب ط ل ق و أ ن ا ما أ ر ي د أ ن أ ر ي د عليكم أ ش ع ا ر من مثل هذا النوع وقصته ل للغة التي فيها والبيانة ك ن فيها التي فيها و مع سائله من الخوارج نافع من ا ل ط ل ق الذي جاء إ ل ي ه ي س أ ل ه قال أ ن ت ابن عباس و ن س أ ل ك عن ك ل م ا ت من الكتاب وعن دليلها من لغتي النازل فيهم ع ن ى كلامه فكان من جمله ما شاء الله عن قول الله ونجد هو ومن ومن, ومن ومن لأن من أساندها إنا لكم قال عضا فيها هذه كتب حقق تفسير مكين يعتمد على التفسير في هذا المتن في البيان هذا على ويكون أ ص ل ا للانطلاق من أ ش ي ا ء درست و في هذا كثير م سيكلها والطرق ا ل و ا ر د ة إ ل ى المسائل هناك من يقف موقف الاعتراض على هذا النص المهم مهم جدا س أ ل ه ماذا يعني التخوف في قول الله أ و ي أ خ ذ ه م على تخوف خ و وش ف يعني المسالين من الخوف؟ قال على تخوف أ ي تنقص أ و ل م يروا أ ن ن ا ناتي ا ل أ ر ض ننقصها من أ ط ر ا ف ه ا تخوف ا ل أ خ ذ ف شيئا فشيئا ماده رست ي من الخوف و إ ن م ا من تنقص قال له منك وهل تعرف العرب ف أ و ر د له البيت المشهور مكتوب له و ا ح د ك م ايضا راى مسائل من أ ز ر ق ه ا ف ي ا ل ي ت ق ا ل ا ايضا قال تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعه السفينه أعرف أعرفوا العرب ر أعرف الناس ب ب م ك م جمالهم بسفنهم تخوفا الرحل م ن ه الذي تامكا تخوف قردا كما تخوف عودا ا نبعد س ف في ي ستأتي الغريبة ن نصور لأننا إن موما لكم شاء الله إ ا الرحل ا أمكن ل ذ يضع على الجمل فيه, ألوان فيه انواع م خ ت ل ف ة من, من العناصر ا ل م ر ك ب ة له فيه عود واعواد ب ع ض على بعض ومشدود ف ي إ ل ى جهات معينه ة و و ي ض تقال والسبب في هذا الرحل أ ن ه يخفف الحمل على الجمل ويثبت الحمل فوقه حتى لا يسقط جزء ع م ل فيكون ا ل أ ع و ا د التي تقع من فوقها ا ل أ ع و ا د التي ت ت ح ه ا ا ل ع م د ة و ص و ل ة بها هي تتحرك مع بعضها و ت ؤ ث ر بعضها في بعض عود النبعاء نوع من العود يقطعه الشوك الذي من من سجر الشوك وحين يطول السفر ويثقل الرحل ومع تكرار هذه ا ل ح ر ك ة يحدث هذا العود في العود ا ل آ خ ر نوعا من النقص يتنقصه يتخوفه حتى إ ذ ا طال خرب فاصبح يضرب في ه ظ ه ر الجمل وسنابه ل م و ص ل السماء مهم ان ل آ يغيرها م ه م أ ن القذيفه ن تخوف كما تخوف عود النبعه السفينه ا ل حمل الرحل الذي على السفينه ج ي ن ا ل س و ر رحمه ي الله الذي ك ا ا ن في ل م غ ر ب من م ز امجد ن أ ا ل و ر أمجد ا ب و ر س ي كان صاحب فطر كبير على الادب, الأدب واشرف على رسائل في اللغه من بينها رسائل ابن جيني وفي ن إحدى م الجني ق ش أشيه وكان ا كان مشرفا بدأ التقديم بابن بدأ ي هو نفسه فقال عثمان هو عثمان ا بن جني ن ق ط ة انتهى عمود نسبه لا يعرف بعد جني إ ل ا أ ن ه س ل س ل ة من ا ل رق أ و س ل س ل ة من أ ن ا س م ج ه و ل لا نعلمه رجل شهره ا ل إ س ل ا م وبحته وخدمه ت ل غ ت ه فجعل من ب ن ي الرقيق جني كان رقيقا وعظمه حضارتنا أنها ما كانت حين أ س ل م ت ما كان تمجد ت ا ل أ ن س ا ب و ا ل أ ق ت ا ب بالتاعه ن ا م ا كان تمجد ت الكفاءات بصوتك هذا ابن ج ن ي ولكن لا احد يقول ا ب ن ج ن ي هل تجد أ ح د يجمه بابن ج ن ي ص و ر ة الرقص انتهت بظهور هذا الوليد ا ل ن ا ب غ ه الذي فتح فتحت زياره ا ل إ س ل ا م ل ن ه لم ا ك ا ن لينبغ ل و ل وجود هذه الشروط تمسي ه ذ ا نبغه ا ع ج ا ز ي شروط هي أ ا له ا ل ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة ه ي هؤلاء المشايخ ا ل ل ل ي أيضا كانوا ع م ا اللغة المرحب ء م ت ن ب ي ي شيخ الفصحى ف ي خ باب الشعر أ د ي ب الفصحى اديب اللغه الكبيره ن عن شين في يقول الشيخ. وكان فتن كان بن جنه ا يسألوا يسألوا الشيخ كان يسألوا شيء في يقول الشيخ الشيخ كلمة لقب شعر علمي فتن قد العلم العلم ومسألة هذه وقد الإنسان طفلا قال لي ب م ا ذ ا أ ب د أ في ا ل ج و ي ز قال أ ب د أ بتحفة ا ل ل قال أ ط ف ا ما ت ع ج بتحفه ن ي الاطفال أ ط ف ل لا ا تحفة أ قال و اريدون ا ل أ ط ف ا ل أ ي المبتدئين في العلم هذا لقب ما الأطفال يعني الصغار الأصحاب الرئيس هي أو هذا ل ش ي ء الذي وضع لها ج ح ف ة المبتهجين فقال و ي س أ ل و الشيخ ا عن ابن ج ن ي فهو اعلم بشعري مني قالوا、يسألوا. كانوا يسأله يعملوا في اللغة. وكنت هو يقدروا نظره شعره اللغة بغاية وكنت تخذوا إ ذ ن عندنا في مبحث القراءات تعرفها تمييزها معيار التمييز فائدتها ذكرنا من الفوائد تكسير وتيسير و إ ط ر ا ء ا ل ل غ ة بفروعها و إ ظ ه ا ر وجه الاعجاز رغم التكتر الذي قد يكون مدعاه للتشعب دي يقول كتاب مكتر الوجوه مع الله يدعونا إ ل ى ا ل و ح د ة و ا ل ج ا م ع ة كما يقول ليوم بعض الذين أسأل الله لهم ان ل ل لهم ه ي ر شاء د و الله ا تشطب لهم ا ا ل كيف فقها فيه لخلافة الأصل في هو ع ان ل ل خ ا ف م ج و لو قلت ن ر ي د ص و ل ا أصولا, أصولاً في العقائد في الخلاف فيها يقل إ ل ى حد الندره ة تلقى ف ي ا يطلب المعجز ا ل آ ن ا ل آ ن ك ل في ا ل أ ص و ل الكبرى فيها لا خلاف فيها ل أ ن في ا ل أ ص و ل ا ل ع ق ا ئ د ي ة فروع نقول مثلا تسليم ا ل ش ف ا ع ة أ ص ل ولكن فروع ا ل ش ف ا ع ة كونها ت س ع ة صور أ و سبع أ و ثلاث فقط هذا ف ر ع ن ا عندي ا ل إ ي م ا ن بما يعصي الله ا ل نبيا بين يديه من عطائه في ا ل آ خ ر ة الكوثر هذا أ ي ض ا أ ص ل عندنا ولكن كون الحوض مدده ث ل ا م من الكوثر أ و ليس مدده تمثالا يدققها ه ل العلم فلو لم يصل إ ل ي ك حديثها أ و لم وصل إ ل ي ك من طريق لا تصححه أ و بشرط لا يعتبر عندك في المعتقدات هذا مثلاً أخرى و ق ا ل ن ا بحوض هل هو حوضان ي أ و حوض كلاهما وارد في النصوص ينبغي ان يكون عقائد لاخرى حتى في ج ز ئ ي ا د ة الصوره هذا ل ط ا ل ق ر آ ن باختلاف وجوهه ا ل ص ح ي ح ة وما ا الشادة حتى استفيد ن ه ودونت وما كان المسلمون في عافيتهم واقتدارهم يخشون على دينهم ي خ ش واصلهم ن دينهم على حتى وهم وهم يمجدون أ ح ي ا ن ا ا ل ش ا د يقدمونه لكن على فيقول مقبولة ويكفر بقرآنيتها يقطع قراءة قراءة جاحدها أساس تقبل روايه ة ولا يقطع ي ق ب ر آ ن ت ا تقبل ش ولا هذا ي ق و و ل يقطع ب ق ر آ ن ي ت ه ا ولا يكفر جاحدها يعني توازن في الحكم وتوازن في الفهم أ م ا حين تضعف ا ل أ م ة ويضعف كل شيء فيها خفيفا ل حتى م ن ه يكون مزكوم من أ ي ن جاء ا ل ر ح م حين تكون ا ل م ن ا ع ة م ت ك ا م ل ة في الجسم داعي الريحة تصفر أ م ا ما ي ن ف ع الناس فيمكث في ا ل أ ر ض و أ م ا الزبد حين يكون الجسم م ع ا ف ا و ا ل د ع ا ء م ت ا ب ت ه تجيء السنن كبرى كله هناك نردر هذه لتقويته المناعتها فنعتمدها وهذه نبغي الدات إلى أصل الدات وأصل صورة تكون الشيء ترطفه مدرعة د ر ي ع ة ه لكذب ت خ و ف ة احتراساتنا ما تزداد في عصورنا ضعف كما وصلنا لنا من الفوائد ا ك ت ب هذه الفوائد ف ا ي ا ه ك ث ي ر ي الله اكتبها نظما انتم مو لاعين بالنظمين كصاحبكم انتم بين ت ث ب ت بهذا النظم لديك ا ل ه التثبيت بكل متيسر نظمته في رجازين م ش ط و ر ي ل أ ن ه اعظم من المنثوري أ ح ب ا ل ن س ب ة للطالب يحفظوه ويستحضروه ويسهلو عليه أكتوبة سيدي. معرفة سيدي القراءة الخلف لدى م ع ر ف ة الخلف لدى القراء يفيد في الفهم وفي الاداء أ د ء وفي وجوه تخفيف بها الفضيله ة يفيد في الأداء و و ج تخفيف منتخفيف؟ وجوه إن هنا أنا ق ر ا ء ة القصر مع ق ر ا ء ة المد و ق ر ا ء ة الفتح مع ق ر ا ء ة ا ل ا م ا ل ة وقراءه الفك مع ا ل إ د غ ا م وقراءه من من أ ما يناسبك القراءة ولا يناسب حرج ع إن وإن إن كنت خفيفين لأن أن شاء وإن كنت تقوى على إن شاء الله مشكلة الله الجميع فهذا الله هذا وجوهات بها الفضيلة قد تباتت الجليلة هذا الملة أن يقرأ كتابه على فضيلة لك للملة فضيلة لهذه على النحو الذي تقوى تباتت قد يقرأ قد يرى هذا وجها و تخفيف بها ا ل ف ض ي ل ة قد ثبتت ل ل م ل ة الجليله ثم تاظهار لسر, لسر الله في صون ذكره على اشتباه هذا سر كبير أ ن يصون الله ذكره ويحفظه ا ل ل وهو بهذه ا ل ص و ر ة من تكتل الاوشوي و أ ع ل ا م ه في علم ي س م ى علم التحريرات علم قديم ولكنه أ ي ض ا ما ابرز الا م ت أ خ ر ا ونضمت فيه نضوم وفتن به الناس ف ي ه ذ ا ل م ت أ خ ر حتى من محقق علم التحريرات هذا يتتبع طرق طرق الطرق هو راكان شيخنا الزيات وشيخنا السمنه ت ب و ا إذا حتى ت ع د د ت الوانا ط ر تحررها ق كيف ل ج و ه ه كيف ت ح ر ر إذا ا ك ت تحرره ر ط ق ي أي ليس ي س م ت و اسماء من ن ف الطريق ما جينا إن ا ش الله في الخلف ا ل في نكرون هذه من س أ ل ل فتجد و ا ا أسماء من طرق في الوجوه ا ل ب س ي ط ة التي يبدو لك و ك أ ن ه ا كانت ينبغي ع ي أ ن تذكرها وانتهى ا ل أ م ر تجد ت لك أ ن كل شيء سطر وحفظ رغم ان بعض في بعضها لون من ل و ا ن ل إ ع ن ا ت للطالب لم يكن ي أ خ ذ به كثير من أ ه ل ا ل ي ل م في الباب فلذلك اختلف الناس بها بنا ي متشددين و م ت ش ا ه ل ي ن ومتوسط وعليكم ا بالوسط ف إ ن ه منهج و ذ ا الدين ثم ت أ اظهر لسر الله في صون ذ ك ر ه عن اشتباهي اضف إ ل ي ه ما يفيده الذي بلغة يعنى واحتذي فحقق ما يفيده اللغوي من ت ر و ى نادره في تعاصي ل ي ه بهذه الاوجه ارجع اضف إ ل ي ه اي لا ما سبق ما يفيده اي يستفيده الذي بلغه يعنى فحقق واحتذي أ ي تبع واقتدي سبيلها ش ق ل ن ا اننا بقي ان ننتقل إ ل ى الفرع ا ل أ خ ي ر وهو فرع ا ل أ د ا ء لننهي هذا المعقيد وهذا ا ل م ح و ر علم ا ل أ د ا ء ما هي معاني ا ل أ د ا ء وعليه ا ن يقوم علمه و إ ل ا ك م ن ق س م ا ل أ د ا ء و ج ل ت ح م ل ا ل ا د ا ئ ي ا ا ل م ق ب و ل ة في هذا. هذا العلم المسمى علم ا ل ق ر ا ب ة ن ب د أ إ ن شاء الله ب ا ل م ز خ ل وهو صور ا ل أ د ا ء معاني ا ل أ د ا ء ا ل أ د ا ء يطلق ا ص ت ل ا ح ا ويراد به النطق ومنه ما نطق به الخاقان في بكورته أ ي نطق به يضاعف لك الله الجزيل من ا ل أ ج ر فما كل من يتلو ا ل ق ر آ ن يقيمه وما كل من في الناس يقرئه مقري هذا البغدازي رحمه الله أ ح س ن أ د ا ء ه أ ي ج و ي د أو أ ح س ن نطق به فالاداءه ن ت ج و ي د ويطلق ا ل أ د ا ء ويراج به تحمل ط ر ي ق ة التحمل ط ر ي ق ة ا ل م ق ب و ل ة في تحمله عن الشيخ وهذا تجده في عباره أ س ا ن ي د و تراجع اخذت هذه ا ل م س ا ل ة نصا واداء أ د ء معنى ا ل أ هنا هو تحملاً من الشيخ منه وفيه من تحملا الشيخ سماعا إهالة على ان الطريق المقبول ب ا ل ن س ب ة ل ل ق ر ا ء ة هو ا ل ق ر آ ن أحد اما العرض واما ا ل س م ع وين ح ص ل ا صور التحمل بقيه صور التحمل ا ل أ خ ر ى و ا ل أ د ا ه ا ل أ خ ر ى غير م ق ب و ل ة المقبولة في الحديث ك ا ل م ن ا و ل ة و ا ل إ ج ا د ة والكتاب ولو كان صحيحاً كثير من رواية البخارين يروي البخارين الكتاب كان كثير كتابه صحيحا من عن صحيح الكتاب من كتابه ولكن ن ق ل ه عن شيخه او ارسله به إ ل ى آ خ ر ه لا ت أ خ ذ ا ل ق ر آ ن عن مصحفيين والحديث عن صحفيين أ ي شيخ ا ل ص ح ي ف ة ولا تجيز تحملا للذكر ولا تجهز تحملا للذكر إ ل الا بعرض أو سماع فدري كتوب ولا تجيز تحملاً للذكري تحملاً الذكري تتعلق العرض هو عليه وهذه أن تقرأ بعرض لكم التأصيل سأجلكم م ا ا بتأصيله س و من تحملاً إن الشيخ شاء الله بتأصيله ولا سأجلكه بتأصيله ل تجيز ك ذ إلا ب ع ر أ و سماع فدري وصور التحمل الاخرى الطارحه ل مع قام و فيه فليست ترتضى لا ل تستبح ليviamente ا النبي صلى الله عليه وسلم دشن ا هذين الصورتين من تحمل الكتاب بمشاهد راتبه في إ ق ر ا ئ ه واستقرائه مجالس العرض ا ل ر م ض ا ن ي ة كان يعارضه جبريل القران ن هي ج ل في كان يقرأ جبريل فينصط النبي وينصت جبال فيقرأ, فيقرا النبي هذا يعارض ل أ ن ا ل م ع ا ر ض ة مفعله ا من ج ه ت ي ن كلاهما يسمع ا ل آ خ ر ت و ت ق ا ل ل م ع ا ر ض ة معارضة في كل باب بحسبها ا ل م ع ا ر ض ة ا ل ب ر ل م ا ن ي ة ا ل م ع ا ر ض ة ا ل ق ر آ ن ي ة تبادل العرض المعارضة تبادل ا ل أ ر ض ودشنا ا ل أ خ ر ى ا ز ا ن في قول سنه عبد الله مسعود أ خ ذ ت من فم النبي لاذني يعني سمعني بل بأنها يعني في يعني هذا المتأكد عنده. هذا يعني هذه أ ن ا احفظها اما في مجالس معدوده ة م لقنت أ و حفظت سبعين ص و ر ة من فم النبي لاذوني ولذلك قالوا في علم ا ل أ د ا ء إ ن ه علم ا ل أ ش د ا ق لا علم ا ل أ و ر ا ق يعني منه أخذوا وقيل فيه وليس بينه وبين نطقه إ الا رياضه بين ي ر امرئ ة بشدقه معنى ا ل أ د ا ء ولعل ت س م ي ة العلم ب ا ل أ د ا ء ل أ ن ط ر ي ق تحمل فيه هي النطق أ ن ي س م ع من ا للشيخ ش ي يسمع خ أو أن يسمع على وجمع بينهما أ ت م ه و أ ك م ل و ق م ة التحليل ولذلك قدموا ا ل س م ا ع منه على العرض عليه ونجد تقديم إلغاء وإنما تقديم اختيار يقول مثل في ت ر ج م ة حفص ي ق و ل ا ط ف وحفص ب الاتقان كان كان مفضلا رغم أ ن شعبه سابق عليه في الركبه ج ب شعبه سابق على قالوا لأن سمع منه وشعبه بين شعبه ة على سمع عرض عليه منه قالوا هنا الخلاف لأن حفص حفص وحفص ومن ي ر ا خ ت ل ا ف الطريقتين وهذه مسئلة من دقائق ك أ ن ج ع ب يكاد يكون قراءه مشتقله ة ولبس ي ق ي ل ب ا ل ن س ب ة لورش و ق ل و م إمام, إمام نافع رحمه نافع الله ق ر ك ن هناك خمسين مشهورين من تبي الى د ر ك ه و ل ك خمسين مشهورين من م ن ا م ا ء ا ل ق ر ا ء ة الكبار والتبي ل ذ ي ن د ر ك ا ل صعب ة و ع ل ى رصيم أ ب و ج ع ف ر يجدونه ويجدونه و ي ج ع ف ر ت ج د أ و ل ه ا ويجدونه ك ث في قراءه ق ل و ن الذي هو, هو راو ي نافع فهو بينه وبينه نافع, نافع. لانه نافع كان ربيبا ل ق ا ل و ن كان ر ب ي ب ا يعني ابن زوجه وكان ملازما ل م ش ل س ه قيل في الترجمه تملاه ترنيب لما لسناه أ ل ا ت أ خ ذ ساريته ل ي ق ر أ عليك قرأ علي مئات الختمات وكان ق م ة في التدين قالوا ا ل مدني ق ا ل وورث ا مدني مصري جاء من مصر إ ل ى نافع فقع ا ر ب ع ختمات فتجد ا خ ت ل ا ف الذي قد يحصل قد يكون ي سببه ا ل ط ر ي ق ة ويسببه اصول الشيخ كان يقول له أ ن ا أ ر ي د ك أ ن تقرئني بما أقرأك به ف ل اقراك ن تكون تعرف وصوله م أ ق ر به المدني ا ل فلان تقول اشترط تجي فتقول له قرأت مشيخاته التي تشترك فيقول يقرأه يقول أو وصوله الآن له على فلان فلان من التي معه في في له لا من أرض أرض في علي علي معه فيمشي قراءته في المتفق و ي ن ب ه على أ ش ي ا ء وتصير ق ض ي ة فيها نوع من وان ت ص ل ب ق ا ر وهذه فيه ا ش ا ر ة إ ل ى ما يمكن أ ن يضبط به هذا الخلف الذي قد يكون مع أ ن ا ل م ش ك ا ت و ا ح د ة مثلا قارئ وهدو ذ ا روات و ج بعض يجعلك الخلف الذي قد لماذا تقف قد أ ص ل على ل ه هذا ا ن رواج ل يفتح في الباب للذي يقول هذا لا لا طلع كان للذي يقول النحو طلع لهم داب خاص فقرأ、أبيه. لكن ل ت ت د ر ب و ن لو جوزنا هذا لو جوزنا ا لختيار ا بمعنى خارج ا ل ر و ا ي ة خارج ا ل م ر و ي ب ا ج ت ه ا د ا ن تقعيه ا وصول خارج الروايه ن ل ل والقران ذ ي ا س ت عليه ي من مروي بشرطه في محله وناذر قليل وفي مستوى الوجوه ولا يكون في مستوى ا ل أ ص و ل اختار ه و س ي ج ي و ن ه وان كان في مستوى ا ل أ ص و ل كما اختار المسمى باختيار خالف البصدار ف أ ط ل ق الاداء ك و س ي ل ة على العلم كفن ل ل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه لا بد من هذا اللون من الوان أ ل تلقي هذا من باب ت س م ي ة الشيء باسم وسيلته والسبب الموصل إ ل ي ه وهي ت س م ي ة تعتمد على ع ل ق ة السببيه ة ف ق أن تعبد الله ك أ ن ك ت ر ى وبالله عليك عرف لك ا ل إ ح س ا ن يعني بماهيته لا ب ولا س ي تتعليفهم س ي يعني أن تحسن أردت بوسيلته ا د ت تصنع ك أي شيء ت استحضارك ح ض ا الله مراقبا ر ؤ د ي بك إ ى إحسان إلي حين إليه بعد ف ل ل ل عن ا يراقبك لأ تحسن. إذن دلك على الوسيلة لا المقام مقام دلك على لأن تعلم تحسن إذن والمتعلم أ ح و ز الوسيله من تعريف الماهي تعريف التعريف ف ف ل س ي أو ا ل ج ا م ع المانع أ و الحدود ا ل ض ا ب ط ة التي لا تنتقد وحياً رسول الحج ولا الحج الحج يعرف الشيء يا قصير ينبعها الأعظم الله قال زمانها إذا فاتت فكانه قد عرفه بركنه تجبر لأنه من الأهم ط و ى ف ي د فاتك ممكن ت ت د ر ك ه السعي د ذ فاتك ممكن ان تتدارك الرجم اذا فاتك ممكن ت ت د ر ك ه وفي أ ي ا م ه المبيت و إ ن فاتك يمكن, يمكن أن ت ج ب ر ه ان ي م ك أن تتداركه تدارك ه بالجبر ك ل ت د ا ر ك ه بالفعل عودا لساعات في زمانه و إ م ا بالجبر ل أ ن ه يقبل الجبر ومثل وسلم التوبع رواية الندم الركن الذي أدل لك صلى الله عليه, وسلم. صلى الله عليه وسلم قال فريدك في、رواية. ولكن هذا ا ل هو الاصل ت لن تستغفر؟ م يكون هناك ا ش ي ا ل ا س ت غ ف ا ر إ ل ا بالاعتصار ا ل ن د م ي وهل ت ن ق ع إ ل ا ب ح ر ا ر ة ا ل ن د ء ا س ر و ه ل تقرر أ ن لا ت ع و د إ ل ا إ ذ اشياء عرفت وندمت تخجل من فان قولنا تعرف بالاصل ل أ بالركن أ ص ل ت ع ف ا بالأصل تعرفوا الاعظم تعرفوا ب ا ل و س ي ل ة ا ل م و ص ل ة أ ص ن ا ف من مناهج في التعليم هذا الله الله هذه مناهج الحقائق رسول يصدر في تقريب、الحقاني. ت ع ر ف علم ا ل أ د ا ء عند اهل العلم ب ا ل أ د ا ء علم ا ل أ د ا ء عندنا خاص ومشترك في الخاص هو علم ا ل ق ر ا ء ة كيف تؤدي روايه ورش أ و ق ر ا ء ة نافع أو طريقة ف ل او ن ر ا ي ة من طريق فلان يسمى بجويد الرواية وهذا يقوم على شيء ي س ب ق لنا في تعريف ا ل ق ر ا ء ة أصول ضبط أ ص و ل ه ا وضبط فرشها ا ل أ ص و ل انها اهل العلم إ ل ى بضع وثلاثين اصلا والفرش في كل روايه م ح ا س ب ه ا وحين نقول الاصول هكذا بعد الإطلاق الكمل يدخل ق و ل لكم ي و ا فيها من تعريف الوقف والسكت والقطع إ ل ى تعريف ا ل إ ش م ا م والروم و د ر ج ا ت ا ل إ ي م ا ل ص غ ر ى وكبره وبينهما والمد والقصر وما معه من صنوف ف كتب نفي جدا ولكن ر ج ل الله ان يتم طبع جزئي ثاني م ولكن ا و ل ل أ س ف من زمان أ ز ي د من ع ش ر سنوات أ و خ م س ة عشر س ن ة ت ب ي ع جزء واحد وبقي الناس ينتظرون جزئه ء الثاني المخطوطات دخلت التجارة إلى عالم العلم دخلت إلى أفسدته أ ص و ل قد تسمى المعالم وفيها كتب ابن الطحان ا ل إ ش ب ي ل ي مقدمته للمعالم ا ل م س م م ى ا ل ق د م ة في أصول اصول ر مقدمة في أ المقارئ وهذه فيها ن س خ م ط ب و ع ة لبعض ا ل أ س ا س ا ت ا ل ت ك ا ث ر ة ف ي ه ا كتابة بقليلة توفيق ورسالة صغرى و إ ن ب غ ي أ ن ي ط ب ع إ ن شاء الله المرشد الى م ر ش د إ ل معالم التحقيق في المقاري كتابه يكون نفيس جدا في بابه تعريف الضابط هي ه ذ ه المصطلحات الاشمام ما هو والرم هل ل ا ف ا ل خ ل ا ف و أ ق ش ا م ه ووجوه و إ ن ه ي ع ن ي ك ش ا ف اصطلاحات المقاري لا يصل إ ل ي ه لا تحديدات ل ت ه ا ن و ي ولا تعريفات ا ل ج ر ج ا ن ي ولا دقة فائق في في الباب、فقل. الإضاءة أ ص ونفع ل القراءة لسيد الضباع المقاري يقال قد شيخ سيخات خمس إضاءة أو ي أصول و القراءة ن ف الله به و ق ر أ به الكثير من ط ر ي ق ه لا يتجاوز تعريف هذه ا ل أ ص و ل إ ذ ا ا ل أ د ا ء الخاص بكل ر و ا ي ة او ق ر ا ء ة غير ا ل أ د ا ء المشترك والاداء المشترك هو ا ل م س م ى التجويد أكد بيطلق او قد يطلق عليه تسامحا ل علم تسام التجويد علم الأداء علم علم الأداء المشترك معنا المشترك الذي لا أ د ا تجاوز ء معنى من يجوج هو فيه مستراك مما لا ص وفي برواه و ألف المؤلفون الجزاري في مقدمة من علم ا ل ج و ي د في ا ل أ ص و ل ا ل م ش ت ر ك ة مخارج حروف تحديد المخارج وبيان صفاتها بيان ا ل أ ح ك ا م التي تعرض لها عند التركيب كيفيه تغويض اللسان على غرار من الكمال البياني من المشيخل م ت ل ق ي ه ب إ س ن ا د ه ا إ ل ى حضره سيدنا رسول الله ليتم ذلك تبحثوا في هذه التحقيق ضبطوا المخارج. تحريروا الصفات خارج الصفات التي ترجعوا حرف من القرآن ثم ما للحروف نفسها من أحكام اجتمعت بالتركيب ضبطوا بحثوا حرف الأحرف للحروف أحكام الأحكام ثم ودهما طراء اقدع المخارج انفرد القرآن ما نفسها غيرها العارضة في يعرض هذه على مع لكل من من ولذلك نقول ل م ث الترقيق و ا ل ت ف ه ي م هذه حكم لا ترجع ا ل حقوق الحروف ولكن ترجع لمستحقات الحكم ر و ف مستحقات ح ا ل المبني على الحق يقال فيه استحقاق ولذلك الجوداء والأداء وهو إعطاء الحروف ومستحقها هو الأمام الجزالي بالمعنى المشترقاء الله الحق إعطاء من حين حقها عرف صفة الصفة والمستحق الحكم المترتب على الصفه بسبب التركيب أ و السبب قل مثلا ا ل أ ص ل في اللام أ ن أن ترقق أ ص ل في اللام أ ن ترقق ا س و هذا حق لحرف اللام باش بمقتضى وصف الاستفال إ ن ه مستفل لا شبه فيه ب د ا ثم تزيد فتقول غير أ ن ه في اسم الجلاله يفخم ل ل إ ج ل ا ل معناه ان المعنى هنا ر ج ع لحق الحرف ولكن لحق الكلمه ة ت اعطاء الحروف حقها من صفة الله و إ ع ط ا ؤ ه ا مستحقها من الحكم ا ل ع ا ا ر ض ل ر ا ء ا ل ل أ ص ف ي ه ا بما أ ن ه ا م س ت ف ل ة أن ت ر ق ق ل ه ا ليس م ت ع ل ي ح و ف العارض ا س ت و ف قد خصة غ ط ن الراء ف ي الاصل ف ل فتفخم ل أ فيها الترقيق ب ا ع ت ب ا ر ا ل ل ح ق ك ن ب ا ع ت ب ا ا ر ل م س ت ح ق تفهم الفرقه الراء لا لمده فخمتها رغم أ ن ن قبلها كسر وهو يجب ترقيقها جاء بعدها حرف مشتعل مانع من نفوذ أ ث ر الموجب ففخمت مع ن ف ر ي ة مريه ما كان مانع فرقه إذن فهذا حكم استحقاقي لا حكم بمجيب الحق ليس حقا ولكن مستحقا للحرف زيد ورد كل و ح ي د من الحروف ل أ ص ل ه وهو المخرج م ع ر ف ة المخارج لا يقال في حق الحرف مخرجه غلط ردها ل ل أ ص و ل ف ا ل أ ص و ل هي أ ص و ل ه ا مخارجها وتسمى أحيازاً و ت س مدارج ى م النطق مدارج مخارج أ ح ي ا ز ل أ ن فيها يتولد الحرف مساكن الحروف أ ح ي ا ز الحروف خ ا ر ج الحروف مدارج الحروف القراء رحمهم الله في علم ا ل أ د ا ء المشترك يسهلون على الطالب فيرتبون له الحروف وفق المخارج على خلاف ترتيبها في الرسم حين يريد و ا تعلم ا ل ك ت ا ب ة ل أ ن ترتيب الحروف له أ ن س ا ق جميع بحسب الغرض فحين نكون ب ص د د تعليم تعليم الطالب ا ل حروف ل ل إ م ل ا ء يكون ب ص د د تمييز أ ش ك ا ل ه ا فنجمع له بلا اشكال أ ل ا ب ت ا ث ا الوضع لحظة في نجمع عليه النظائر هذه تميز بنقص أ س ف ل وهذه بنقطتين رغم أ ن وضعها وهذه ب ت ل ا ت فوق ج ح خ لا يجوز أ ن نكتبها له على أ س ا س المخارج إ ل ا إ ذ ا كنا نعلمه ا ل أ د ا ء لما ل أ ن ماده ة مادة مادة الصوت ارتب الحروف مادة الصوت ا على ل ر ح ف الصوت وعلى موقعه ومخرجه الصوت يخرج من الصدر إ ل ى الفضاء الخارجي ا ل ض غ ط الجهاز التنفسي إ ل ى هذا السنفوني هذا الجهاز ا ل ص و ت الراقي إ ل ى الخارجي هذا الهواء المندفع المسموع ا ل إ ر ا د ي وارتبها ي ي ع ط ص و ت مدى الصوت ا و ا على ذ ف و و ض ع ا ل ت ت ر للحروف ي ب على حسب ا ل ل م خ ا وارتبه ا ر ج ص ص ب ي رحمه الله في باب المخارج والصفات في بيتين اثنين اودعهما مع مع الرمز معانيه ف ا ئ ق ة ترجع الى ادب ا ل م ت ه ر صلى الله ع م م يقول ر ح ا ل ل ه ا ك ت ب وسلم صبي ه الله باب المخارج لانه ختم الحرزه بباب يتعلق ب ا ل ج و ي د العام قال باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج ا ل ق ر ئ إ ل ي ه اليها ي ق و ف ف أول من كلم من م بيتين ج ع سوى نولة أربع فيهن كلمة نولة ففي أ و ل من كلمه بيتين جمعها سوى أ ر ب ع فيهن ك ل م ة نوله هذا غير مقدمه و ا ل آ ن ب د أ ت م ي ز د ه ا ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ح ا ا بين ا و س ي ن بين م ا ا ر ا أها اهاع حشا غاو غين خلا خا قارئ قاف كما كاف جرى جيم شرط شين يسرى ياء ضاع نوفلا ض ا ز نون ر ع ل ب س ت ه رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنى صفى سجل زهد في وجوه بني ملا ا هذا شيئنا عندنا بمدى بدأ بالهمز حتى في الوضع الإملاء الحروف الحق أه. من حين تعرف الحرف سكين عليه همزت وصل بأي حركة كانت ا وهذه لأنه هو عليه همزة ه ه يرجع في حين تلين سكين مشتركة تعرف حركة خلج إلى بمدى من من من ن بدأ مبتدأ أدخل بأي ووصل و حتى ت لا حرف من ب ع د الميم ينفتح الحلق بالهمز ويغلق الفم بالميم ودا تسمو المخارج و ل قريت ه ذ ه الجزء حروف أ م ا هي قصده و أ م ا اقصد و أ م الشيء أ ص ل ه ومرجعه إ ذ ن بين هذين اصول المخارج أصوله؟ هدي شعر. هدي شعر. وفي أ ن ف س ك م أ ف ل ا تبصروا ايات الله في لبس قيل ل أ ح د يجادل في فعل الله وقدره و ت ص ا ر ف ه مخير ا ل إ ن س ا ن ام مسير هذا فقال له اراد الفقيه وكان شيخا صوفيا أو من أهل من الرقاق فقال له و ع ل م ان فيه شمه اعتزال تتايج الانسان فيه ا س ت ق ل ا ل ي ة كليه ة فقال ل أجلس أخرج قل قال قل قل, قل, آ قل آ قال آ قال باء باء باء آ آ آ من فبهت ق ا لانه أنت عجزت عن ب ء وآ موضوع روح فكيف فيه للتخيير خيرت تقطد بحث بأثم ل هذا ي س أ ل ه عن التخير المطلق أو التسير المطلق ل ي ن ف د من جهتين الى هوى ا مثلا معين طعا ع فيها تخطيب ويقول يشوف طعن يريد أن كذلك له هذا يتبت خلافي معين ت ق د ه لله أن أثرا ف الوجود وفايا وفي أ ف فلو س ك م اعتمد ومن آ ي ا ت ه منامكم بالقهر قل لك كيف تنام يا شيخ ل أ ن صفينا أنجز. انجزنا ا ل د و ر ة قل لك كيف تنام قال بقهر الله الرحماني ن شوف شوف شو شو. بقهره ل ر ح م قهر يلغي إ ر ا د ت ك ل غ ا ي ة رحمتك كيف اجتمع القهر ل ل ر ح م ة في كمال إ ل ه ي وهذا لا يكون لغير الله ابدا ي ك ومن لغير الله و آ ي ا ت ه ما ق ليترك آ ا ولا لك المشهد تفصله بالتدبر ومن آ ي ا ت ه منامكم وانتقى لها للنازك نستيقض لكن يقضتكم تستيقض كيف حين、تستيقل. ح ص ا ن الراكد منامكم بالليل و ي ق ض ت ك م بالنار احيانا ل ش ه و د ل أ ن ا ل ي ق ض ه مشهوده وكيف يجيء النوم غيب فلفتك إ ل ى الغيب لأنه الذي يؤنسك هو الذي تجد فيه الغيب الذي غ ي ب ا ل له دليل موصول بالفعل ليس غيب مقطوع كما يقولون أن أ ن ع ق ي د م قائمه عن الغيب يقول لها م يمكن غيبنا شهادة هي غيب فيما الغيب فيه حق ولا يمكن أ ن تتجاوزه ولها أ ك ث ر من أ ل ف دليل في كل م س أ ل ة غيب ماذا تريد اذن من أ د ل ة الشهد تريد د ل ي ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا يقول أ ر ي ن ا ل ل ه ج ه ر ا قال ف أ خ ذ ت ه م الصاعقه بظلمهم إ ن الظلم وضع الشيء في غير معنى هذا سؤال يقال هذا عناد قال ارنا الله ج ه ر ا قال لك ج ه ر ا لدفع ا ل م ج ا ز في الرؤيا ل مشكلات、مثلا. مشكلات المشاك معنا قال تعالى ولو أ ن ن ا ن ز ل ن ا إ ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة وكلمهم الموتى وحصرنا عليهم كل شيء من الغيب ي م ل ا ئ ك ت ل ا وقبلا فقابلوها او قبولا فعاينوها ما كانوا ليومكم الا في حاله و ا ح د ة أ ن يرفع الله احد العينين منهم بالقهر هو لنهمكنهم لا من الاختيار لترتيب ج ر ي ئ ك ل ل ي ف و ت الجزاء على وفق العدل والفضل وهذه مسألة ل ه ا و ص و ل ه ا في ب ا ب ا ل ا ح ت ق اللهم ا غ ي ن ا بخشيتك م اغثنا ت ح ر ب اللهم ا و م ن ط ا ع ت ك م اغثنا ج اللهم اغثنا ج اللهم اغثنا اللهم اغثنا و و و ق ا ب د ه م ا غ ت ن ا وجعل ا ل ث ه م ن ا وجعل ث ر ن ا ع ل ى م ن ظ ل م ن ا و ث ن ا ع ل ى من ع غ ث ن ا و ل ا ج ع ل م ص ي ب ه م ا ذ ي ن ا و ل ا ج ع ل ا ل د ن ي ا أكبر غ م ن ا اللهم اغثنا و ل ا ت ص ل ت ع ل ي ن ا ب ذ ن و ب ن ا اللهم اغثنا اللهم اصلح لنا, لنا دنيانا التي فيها معاشونا و ص ل ح لنا اخرتنا التي فيها في معاشونا واصلح لنا اخرتنا ج و ل ن التي فيها ر ح معادونا و ل وبالك م